بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا الوجه الاول يبدأ حالا عنوان الكتاب تقويم اللسان للامام ابن الجوزي وهذا هو الشريط الاول منه حققه الدكتور عبد العزيز مطر الطبعة دار المعرفة بمصر يقرأ الكتاب عليكم محمد سعيد صادق هذا الكتاب واحد من كتب ثلاثه في موضوع اللحن في اللغة وتصحيحه في الاندلس وصقليه وبغداد حققتها واقلت عليها دراسه حصلت بها على الدكتوراه في علم اللغه بمرتبه الشرف الاولى من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1964 والكتابان وأربعة وستين والكتابان الآخرانهما لحم العامة لأبي بكر الزبيدي تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي وكانت لجنة الحكم على الرسالة مؤلفة من الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس رئيس قسم فقه اللعه والدراسات السامية والشرقية بكلية دار العلوم والاستاذ عبد السلام هارون رئيس قسم النحو والصرف بها والاستاذ الدكتور حسن عون استاذ العلوم اللواضية بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية مقدمة المحقق هذا هو كتاب تقويم اللسان لأب الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد علي ابن الجوزي أقدمه لينشر لأول مرة بعد أن حققته معتمدا على أربع نسخ خطية وفي هذه المقدمة ترجمة للمؤلف وعنوان كتابه ونسبته إليه ووصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق ثم دراسة شاملة للكتاب ترجمة المؤلف نسبه عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن ربيد الله ابن عبد الله ابن حماده ابن احمد ابن محمد ابن جعفر الجوزي ابن عبد الله ابن القاسم ابن مغرين القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه القرشي التيمي البكري البغدادي. قمته أبي الفرج، ولقبه جمال الدين ولقب أيضا الإمام العزامة الحافظ عالم العراق وواعي الافاق والحافظ المفسر الفقيه الواعو الاديب شيخ وقته وامام عصره والرزي نسبه لجعفر احد اجداده الى محلة بالبصرة تسمى محلة الجوز او يقال له فرضة الجوز او الى جوزة كانت في داره لم يكن في واسط جوزة سواها مولده مولد عبد الرحمن سنة عشر وخمسمائة وقيل قبل هذا التاريخ بعام او عامين وقيل بعده بعام او عامين نشأته مات أبوه وهو في الثالثة أو الرابعة من عمره فرعته أمه وعمته ولما شب حملته عمته إلى مسجد خاله ابي الفضل محمد بن ناصر حيث حفظ القرآن وسمع الحديث ودرس الفقه وتعلم اللغة ومرن على الوعظ تفقه في كل ذلك على طائفة من كبار الشيوخ في عصره ذكر انهم سبعة وثمانون وجلس الوعظ في بغداد سنة سبع وعشرين وما زال يدرس ويعظ ويؤلف حتى اصبح امام بغداد وواعظها، الى ان وفته مليته في الثاني عشر من شهر رمضان في روى ابن العماد النبن الجوزي كان لطيف الصوت حلو الشمائل رخيم النغمه موزون الحركات لذيذ المفاكهة وكان يراعي حظ صحته وتلطيف مزاجه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة يعتاد عن الفاكهه بالمفاكهة لباسه الأبيض الناعم المطيب ونشأ يتيما على العفاف والصلاح وقال سكته أبو المظفر كان زاهدا في الدنيا متقللا منها وما مازح أحدا قط ولا لعب مع صبي ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها وما زال على ذلك الاسلوب إلى أن توفاه الله تعالى أراء العلماء فيه قال ابن في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة للناس فيه كلام من وجوه كثرة اغلاطه في تصانيفه وعجره في هذا واضح وهو أنه كان مكثرا من التصانيف فيصنف الكتاب ولا يعتبره بل يشتغل بغيره ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم فانقل من التصانيف من غير أن يكون مطقين لذلك العلم من جهة الشيوخ البحث، ولهذا نقل عنه أنه قال انا مرتب ولست بمصنف، ومنها ما يوجد في كلامه من الثناء والترفوي وكثرة الدعاوة قال ابن رجب ولا ريب انه كان عنده من ذلك طرف والله يسامحه ومنها وهو الذي من اجله نقم جماعة من مشايخ اصحابنا الحنابلة وائمتهم ميله الى التأويل في بعض كلامه واشتد نكيرهم عليه في ذلك الوقت ولا ريب ان كلامه في ذلك مضطرب مختلف وهو إن كان مطلعا على الأحاديث والآثار في هذا الباب فلم يكن خبيرا بحل شبهة المتكلمين وبيان فسادها ونخل ابن عجب قول الشيخ موفق الدين المقدسي كان ابن جوزي إمام عصره في الوعو وصنف في فنون من العلم تصانف حسنة وكان يدرس في فقه ويصنف فيه وكان حافظا للحديث وصنف فيه إلا أننا لم نرضى تصنيفه في السنة ولا طريقته فيها وكان رحمه الله إذا رأى تصنيف وعجبه صنف مثله في الحال وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل لقوة فهمه وحدة ذهنه وكان شيخه بن عصر يسمي عليه كثيرة وقال بيوتغري بردي وفضل الشيخ جمال الدين وحفظه وغزه علمه اشهر من ان يذكر هنا وقال الذهبي وما علمت احدا من العلماء صنف مثل هذا الرجل كتبه ديوانا عنوانه ما قلته من الاشعار وقيل ان شعره في عشرة مجلدات ولكن ما ورد من هذا الشعر في الكتب التي ترجمت له لا يجاوزه الثلاثين بيتا والأخبى بعد ذلك عن ديوان ابن جوزي فما رواه ابن كثير قوله في الفخر ما جلت أدرك ما على بل ما على وأكابد النهج العسير الأطولى تجري بي الآمال في حلباته جري السعيد إلى مدى ما أمل لو كان هذا الأن شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا وقلبه في القناعة والزهد. وقيل هو لغيره إذا قلعت بميسور من القوت بقيت في الناس حرا غير من قوتي. يا قوت يومي اذا ما در خلفك لي فلست آسى على در ولا قوتي وأوهد ابن تغري بردي قوله في الوعظ رأيت خيال الظل اعظم عبرة لمن كان في اوج الحقيقة راقي شخوصا وأشكال تمر وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي وقوله يا صاحبي إن كنت لي أو معي فعد إلى وادي الحما نرتع وصل عن الوادي وسكانه ونفته آدي في ربل المجمع حي كثيب الرمل رمل الحما وقف وسلم لي على لعلعي واسمع حديثا قد روته الصدى تسلده عن بانة الأجراء وابكي فما في العين من فضلة وطب فذتك النفس عن مدمعي وإن رواه ابن رجب سلام على الدار التي لا على أن هذا القلب فيها أسيرها إذا ما ذكرنا طيب أيامنا بها توقد في نفس الذكور سعيرها رحلنا وفي سر الفؤاد ضمائر إذا هب لجدي الصدى يستسيعها مؤلفاته اشتهر ابو جوزي بوفرة مؤلفاته وفرة أثارت الخلاف في تحديدها فقيل إنها أربعون ومئة أو خمسون ومئة وروي عنه أنه قال إنها تزيد على ثلاثمائة وأربعين مصنفة وقال الحافظ الذهبي ما علمت أن أحدا من العلماء يصنث مثل هذا الرجل وعد له سبعة وخمسين مؤلفا ختم بيانها بقوله وأشياء كثيرة يطول شرحها كما أورد الذهبي في تاريخ الإسلام واحدا وثمانين كتابا وأورد له ابن غجب اثنين وتسعين ومئة مؤلف وارتفى هذا الرقم إلى مئتي كتاب وخمسة في كتاب هديه العارفين وان كان يبدو فيه تكرار بعض الكتب باختلاف الاموال فقد ذكر له من الكتب تقول لسان وذكر ما يلحن فيه العامة وهما كتاب واحد واحصى ابو المغفر سبط بن الجوزي خمسة عشر ومئتي كتاب من تاليف ابن الجوزي ولم يتسع المقام لايراد هذه المؤلفات وحسب ذكر ما يطبع منها ثم ما نسب من كتب لغوية اذ كان هذا الكتاب الذي تقدمه أو نقدمه كتابا لغوية كتبه المطبوعة اولا عجيب الخطب الأذكياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم روح الأرواح ملتقط الحكايات الياقوتة في الوعظ مناقب امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث رؤوف قرارير في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير اخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث دفع شبهة التشبيه والرد على المجسمه الوفا في فضاء المصطفى تنبيه النائم الغمر على حذ مواسم العمر اخبار الحمقى والمغفلين اخبار الظرافي والمتماجنين تلبيس ابليس تاريخ عمر بن الخطاب لفتة الكيد الى نصيحة الولد المدهش تلقيح فهوم الاثر في عيون التاريخ والسير مناقب بغداد تحقيق بهجة الاثري صفوة الصفوة سرد الخاطر بستان الواعظين ورياض السامعين المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ذم الهوى الذهب المسبوق في سير الملوك الطب الروحاني مناقب احمد بن حنبل مناقب الحسن البصري كتبه لغويه تقويم اللسان وهو الكتاب الذي بين ايدينا مشكل الصحاح تذكره الاريد في تفسير الغريب الوجوه والنظائر في اللغة المقامات الجوزية في المعاني الوعظيه وشرح الكلمات اللغوية شيوخ ابن الجوزي جاء في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة أن ابن الجوزي قال ولما رأيت من أصحابي من يؤثر الطلاع على كبار مشايخي ذكرت عن كل واحد منهم حديثا، ثم ذكر في هذه المشيخة سبعة وثمانين شيخة وإذا كان هؤلاء السبعة والثمانون هم كبار مشايخي فحس فكم عدد بقية مشايخه لقد أرد ابن وجب نحو ثلاثين من هؤلاء الشيوخ أما أنا فسأنتخب من بين هؤلاء أربعة أترجم لهم وهم أبو الفضل محمد بن ناصر خاله وأول معلم له وأبو منصور الجواليقي الذي علمه الأدب واللغة وابن التبر الحريري الذي أسمعه الحديث وأبو منصور محمد بن خيرون الذي علمه القراءات وهذه ترجمة موجزة لكل منهم ابن ناصر هو محمد ابن ناصر بن محمد ابن علي ابن عمر ابو الفضل البغدادي المحدث اللغوي الفقيه ولد عام 467 للهجرة وتلن ذلك أبي بكر زكريا التبريزي وهو خالد الجوزي وفي مسجده وعلى يديه تعلم قال عنه ابن الجوزي وكان حافظا ضابطا متقنا ثقة لا مغمز فيه وهو الذي تولى تسميع الحديث فسمعت مصنع الإمام أحمد بن حنبل بقراءته وتوفي ابن ناصر عام 550 للهجرة أبن نصور الجوالقي موهوب ابن أحمد ابن الخضر الجوالقي أبو منصور اللغوي المحدث الأديب ولد عام 465 للهجرة وقرأ على أبي زكريا التبريزي 17 سنة حتى انتهى إليه علم اللغة فأقرأها ودرس العربية بعد أبي زكريا مدة ولما ولو المقتفي اختص الجواليقي بإمامة الخليفة وكان المقتفي يقرأ عليه بعض الكتب قال ابن وصنعت له كثيرا من الحديث وغريب الحديث وقرأت عليه كتاب المعرم وغيره من تصانيف وقطعا من اللغة وتوفي عام 539 او في محرم سنة 540 للهجرة ابن الطبر الحريري هيبة الله ابن احمد ابن عمر الحريري ابو القاسم ولو عرف بابن الطبر ولد عام 435 للهجرة وسمع الحديث وقرأ القرآن على كبار المشايخ، وحدث وأقرأ وكان صحيح السماع قوي تدين. قال ابن الجوزي وسمعت عليه الحديث وقرأت عليه وتوفي عام 531 للهجرة ابن خيون. محمد بن عبد الملك ابن الحسين ابن ابراهيم ابن خيرون ابو منصور المقرب ولد عام 454 للهجرة وقرأ القرآن بالقراءات وصنف فيها كتبا وأقرأ وحدث وكان فقة وكان سماعه صحيحة قال ابن الجوزي سمعت عليه الكثير وقرأت عليه في عام 539 للهجرة عنوان الكتاب ونسبته إليه عنوان الكتاب كما جاء في صفحة الأنوان في نسخة طلعة التي جعلناها أصلا وفي نسخة بدليانة هو تقوم اللسان وكذلك جاء في الذيل وفي هدية العارفين وزاد في الكتاب الأخير في سياق درة الغواص. كما جاء عنوان تقويم لسان في مخطوط تصحيح التصحيح وتحرير التحريف للصفدي اما في اسخة شهيد علي فقد كتب في الصفحة الاولى كتاب ما يلحن فيه العامة وكذلك كتب مفهرسون مخطوطات بجامعة الدول العربية اما صاحب كشف الظنون فقد ذكره مع عدة كتب تحت عنوان ما يلحن فيه العامة والشيخ أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي مختصر على فصول أوله الحمد لله الذي علم وقوم وبيّن وفهم وهو الكتاب الذي بين أيدينا وفي جميع المراجع السابقة جاء الكتاب منسوبا إلى مؤلفه عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي بلا خلاف والعنوان الذي نختاره لهذا الكتاب هو تقوم لسان لأنه هو عنوان نصحة التي كتبت في حياة المؤلف عام 568 للهجرة وقد ذكر هذا الانوان في الصفحة الاولى والصفحة الاخيرة وهو ايضا عنوان النسخة التي كتبت بعد وفاة المؤلف باربع سنين وهي نسخة مكتبة بودليانا والاتفاق اكثر الذين ترجموا لبن جوزي على هذا الانوال النسخة التي اعتمدنا عليها في التحقيق النسخة الأصلية. وهي مخطوطة مكتب طلعت بدار الكتب المصرية وهذه النسخه كتبت بخط أبي الفتوح محمد بن صدقة بن سالم الفقيه وفرغ من كتابتها عشية الجمعة الثاني عشر من شهر رمضان عام 568 للهجرة أي في حياتي المؤلف. وقد قرأت هذه النسخة على الشيخ تقي الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز الشافعي الأربيلي في مجالس آخرها يوم السبت الخامس من شوال سنة ستة وخمسين وستمئة وذلك بحق إجازته عن الشيخ محي الدين يوسف ولد المصنف عن المصنف وهذا كله واضح في الصفحة الأخيرة من المخطوطة. والمخطوطة مكتوبة بخط نسخ معتاد غير مطبوطة وعدد لوحاتها 31 وفي اللوحة رقم 32 بعض فوائد للرعاف ووجع الدرس ومتوسط سطور الصفحة 28 سطرا ومتوسط كلمة سطر 15 صفحة الغلاف كتاب تقويم اللسان تأليف الشيخ لإمام العالم الأوحد جمال الدين أبن الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن الجوزي قيده الله بتأييبه وسدده بتسديده الصفحة الأخيرة اللوحة واحد وثلاثون فيها بقية الكتاب وفي منتصفها تقريبا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وفرغ من نسخة كاتبه ابو الفتوح محمد بن صدقة ابن سالم الفقيه في عشية الجمعة ثاني عشر رمضان من سنة ثمان وستين وخمسمائة نسأل الله ان نفع بها وان يحفظ مؤلفه ويؤيده بتأييده امين يا رب العالمين وبعدها قرأت هذا الكتاب كتاب تقوم لسان على الشيخ الامام العالم الكامل الفاضل تقي الدين ابي الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الشافعي الاربلي في مجالس اخرها يوم السبت الخامس من شوال سنة 56 و 600 وذلك بحق اجازتها عن الشيخ الامام العالم محي الدين يوسف ولد المصلف عن المصلف وقد اتخذنا هذه النسخة أصلا دار عليه التحقيق إذ كتبت في حياة المؤلف وقرئت على عالم أجيز عن ولد المصنف وهو عالم عن المصنف وليس بين النسخ الأخرى ما يرقى إلى مستوى هذه النسخة توثيقا ودقة نسخة بادريان أكسفورد وربزها النسخة التي بينها يدي وفيها ثلاثمائة وثلاث وثمانون لغة وهي تالية لنسخة الأصل في تاريخ النسخ إذ جاء في صفحتها الأخيرة كتبه محمد بن أحمد ابن عبد الله القيسي الكاتب سنة أحدى وستمائة أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف بأربع سنين وتقع النسخة في أربع وخمسين ورقة ضمن مجموعة تشغل منها من صفحة 52 إلى 105 وفي كل ورقة وجها وسطورها 15 سطرة ومتوسط كلمات السطر 9 وهي مكتوبه بخط نسخ جيد وله زيادات عن بقيه النسخ جملتها 30 سطر ولكن هذه الزيادات تاتي في اخر الابواب الا نادره فهي في اواخر الابواب الهمزه والباء والراء والسين والشين والطاء والعين والقاف واللام والمين والنون والواو والها وتأتي الزيادة مسبقة بعبارة قال فلان أو حكى فلان وهي في ست حالات قال المفضل وفي واحدة قال أصمعي وفي أخرى قال أبو زيد وفي حالة حكى الأسهري قال أبو حاتم قلت للأصمعي وقد اثبت هذه الزيادات في الهامش في مواضعها على ان في هذه المسخه سقطا من الواضح انه من الناسخ لانه يقطع ما اتصل من الكلام غالبا واحيانا يكرر الناسخ ما سبقت كتابته كما حدث في الورقه 61 اذ كرر 33 سطرا ثم عاد الكلام الى الاتصال صفحة الغلاف كتاب تقوم لسان تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي رحمه الله تعالى الصفحة الأخيرة بعد ثلاثة أسطر هي بقية الكتاب كتب آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله كتبه محمد بن أحمد بن عبد الله القيسي الكاتب سنة أحدى وستمئة رافر الله له ولوالديه نسخة اسطنبول ورمزها هذه النسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية عن مخطوطة مكتبة لاهلي ورقمها فيها ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون وهي مكتوبة بخط فارسي جميل في القرن الحادي عشر كما يؤخذ من البيانات التي ضونها مفهرس الجامعة العربية وقد انحق بها كتاب التنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن كمال باشا وذكر في نهاية هذا الكتاب اسم الناسخ وهو عبدالعزيز الكرماستي القاضي وتقع المخطوطة في تسع وعشرين ورقة وستورها تسعة عشر سطرة ومتوسط كلمات السطر عشر وهذه النسخة كثيرة الخطأ والسقط وقد بينت ذلك في موضعه من هامش الكتاب صفحة العنوان، الجانب الأيمن دونت عليه بيانات خاصة بالنسخة وهي المكتبة لا له لي رقم مخطوط فيها 3573 اسم الكتاب غلطات العوام اسم المؤلف ابن الجوزي عبد الرحمن تاريخ النسخ عشر عدد الاوراق 41 وفي الجانب الايسر في اعلى الصفحة كتب العنوان غلطات لجمال الدين أبي الفرج ابن القيم كذا الجوزي رحمه الله وفي وسط الصفحة ختم المكتبة وتحته رقم المخطوط الصفحة الأخيرة قبل أن ينتهي الكتاب بالصفحة واحد قطع الكلام وبدأ الناسه في نسخ مخطوط لعوي آخر هو التنبيه على غلط الجاهل والنبي. ولهذا لم يكتب الناس اسمه إلا في آخر هذا المخطوط الثاني حيث كتب على يد الفقير عبد العزيز الكرماستي القاضي سابقا عفى الله عنه نسخة شهيد علي اسطنبول رمزها هذه النسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية عن مخطوطة مكتبة شهيد علي اسطنبول ضمن مجموعة تاريخ النسخ لم يحدد وقد كتبت بثلاثة انواع من الخط فالخط رقع ثم يبدأ خط نسخ مختلف عن الاول الى اول باب الضاد، ثم كتبت بخط فارسي الى نهاية الكتاب عدد السطور في الجزء المكتوب بالرقع 24 سطرة وفي الجزء المكتوب بالنسخ والفارسي تسعة عشر سطرة ومتوسط كلمات السطر احدى عشر ليس بهذه النسخة صفحة للانوان انما يبدأ المخطوط بهذه العبارة كتاب وما يلحن فيه العامة تأليف الشيخ الامام العالم جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي عليه رحمة الله تعالى الصفحة الاخيرة بعد انتهاء المخطوط لم يدون في هذه الصفحة شيء وفي الصفحة التالية بيانات معهد المخطوطات العربية عن نسخة جاء فيها المكتبة شهيد علي اسم الكتاب ما يلحن فيه العامة مرتبا على حروف المعجم اسم المؤلف ابو الفرج ابن الجوزي وهذه النسخة كسابقتها في كثرة اخطائها وسقطها وقد بينت ذلك في مواضعه في هامش الكتاب وفيها هوامش هي ترجمة لبعض الكلمات العربية إلى اللغة التركية وفي الصفحات التالية مماذج لهذه المحطوطة انتهى الوجه الأول دراسة في تقويم اللسان سنقصر في هذه الدراسة على المسائل التي نعتبرها كافية لإلقاء ضوء على الكتاب وهي سبب تأليف الكتاب يفهم من كلام بن جوزي أنه ألف كتابه هذا لأنه رأى كثيرا من المنتسبين إلى العلم يتكلمون بكلام العوام المرضول جريا على العادة وتدل العبارة الأخيرة على أن الجميع كانوا يتكلمون في لهجة خطابهم العادية لهجة واحدة لا فرق بين خاصتهم وعامتهم رأى بيان فلاب اللغوي فيما يخطئون فيه متناثرا في الكتب اللغويه وجمعه يثقل على المتكاسل رأى الذين ألفوا فيما تلحن فيه العوام لم يحقق الغرب المنشود من هذا التأليف فمنهم من قصر ومنهم من ذكر ما لا يكاد يستعمل ومنهم من رد ما لا يصلح رده فقام ابن الجوزي بانتخاب ما يمكن صلاحه من مادة هذه الكتب وكان لا يزال شائعا في عصره مع رفض الغلط الذي لا يخفى وجه الصواب فيه والواجب لذكره. منهجه في الترتيب رتب ابن الجوزي كتابه على حروف الهجاء، فجعل لكل حرف بابا ووضع الكلمات في الأبواب على أساس الحرف الصحيح للخطأ. فكلمة إهليلجة تطلب في باب الألف لا في باب الهاء كما ينطقونها أي هليلجة. وهو في ترتيبه الهجائي يختلف عن اصحاب المعجمات اذ يعتبر الحروف الاصليه والمزيدة معا دون نظر الى الاصل في الاشتقاء فكلمة استهتر لا تطلب في هتر بل تطلب في باب الالف فالترتيب حسب الحروف الاولى من الكلمة الصحيحة دون النظر الى الاصل والمزيد والكلمات لم ترتب داخل الأبواب كالنظام المعجمي بل وضع في كل باب جميع الكلمات المبدوئة بالحرف الذي عقد له هذا الباب دون ترتيب فمادة الألف مثلا يسير ترتيبها هكذا استهتر أهل لكذا أعرابي أسكف اشتكى عينه، أدلجة والذلجة أشلت الشيء أعلمت على الشيء أضج القوم أكلت فلانا وهكذا نمر على الترتيب داخل الباب وقد وضح ابن جوزي في مقدمته المنهج الذي طبعه في الترتيب وإن لم يشمل كل التفصيلات التي ذكرناها فقد قسم الغلط أنواعا ليبين أنه كان قد يتزم لكل منها بابا لولا أنه آثر الترتيب الهجائي والأنواع التي ذكرها في هذه المقدمة هي دم المكسور وكسر المضمون وقصر الممدود وتجديد المخفف وتخفيف المشدد والزيادة في الكلمة والنقص منها ووضعها في غير الموضوعة إلى غير ذلك ثم قال وكنت عزمت على أن أجعله لكل شيء من هذا بابا ثم إني رأيت أن انظم الكل في سلك واحد وآتي به على حروف المعجم وأعول في ذكر الحرف على الصحيح فيه لا على خطأ فذلك أسهل لطلب الكلمة وقد اضطر إلى ذكر الكلمة مرتين إذا كانت تستعمل في عبارة فيها أكثر من خطأ كقولهم شمنت راحة كذا فوضعها في شمه وصحح الكلمتين ثم كردهما في باب الراء المخلص الصوابي في الكتاب وضح ابن جوزي الأساس الذي بنى عليه الحكم بالصواب والخطأ بقوله وإن وجد لشيء مما نهيت عنه وجه فهو بعيد أو كان لغة فهي مهجورة وقد قال الفراء وكثير مما انهاك عنه قد سمعته ولو تجوزت رخصت لك أن تقول رأيت رجلان ولقلت أردت عن تقول ذلك وقد صار ابن جزي في هذا على منهج استاذه أبي منصور الجوالقي الذي قال في مقدمة التكملة واعتمدت الفصيحة دون غيره فإن ورد شيء مما منعته في بعض الموادر فمطروح لقلته ورد أته. ووضعنا ما يتكلم به أهل حجاز وما يختاره فصحى الأمصار فلا تلتفت إلى من قال يجوز فإنا قسمناها قال الفراء وعلم أن كثيرا مما نهيتك عن الكلام به من شاذ اللغات ومستكره الكلام لو توسعت لك بإجازته رخصت إلى آخر المصر السابق الذي نقله ابن الجوزي فمنهجهما واحد وكثير من الكلمات الواردة في تقويم لسان وردت قبله في تكملة الجوالقي ومنها قدر غير قليل أورده الحريري من قبل في درة الغواص وهو قد سلك هذا المسلك المتشدد ومنها آراء في التخطئة منقولة عن ابن قطيبة والأصمعي وقد عرف عنهما هذا التشدد ومثلهما الفراء الذي نقلنا عنهم النص السابق الذي يبين مقياسه الصوابي وفعلب الذي يختار الأفصح ولكي نزيد هذا المقياس ايضاحا نورد مثالين من تصريبه ونتتبع ما قيل فيهما قال ابن جوزي في باب الميم وتقول عصا معوجة بتسكين العين والعمه تصفحها وتشدد الواو وقد جرب جوزي في ذلك على ما ذكره ثعلب في فصيح كما انكره الأصمعي من قبل وقد رأينا لغوياً آخر يجيز معوجه على ما تقوله العامة هذا اللغوي هو ابن مكي الصقلي الذي يقول في باب ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر من كتابه تثقيف اللسان وكذلك قولهم معوج هو مما ينكر عليهم وقد أنكره الأصمعي وهو جائز يقال معوج باتفاق وقيل معوج بكسر الميم ومعوج أجازه أكثر العلماء وأنشدوا قول الشماخ ابن غرار إذا عيج منها بالجدول ثنت له جرانا تخوط الخيزران المعوج وقال الآخر ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن رام تقومي فإني مقوم ومن رام تعويجي فاني معوج والمثال الثاني قال في باب الحاء وتقول لحاجات حاجات تقول حوائج وهذا تصريب مرويا عن الأصمري إن كان ينكر حوائج ويقول هو مولد وتبيعه أبو هلال العسكري فقال وليس مما تعرفه العرب ولا يجبه القياس وإنما تجمع العرب الحاجة فتقول حاج وحاجات وحوج كما أنكر الحوائج أيضا القاسم الحريري في درة الغواص وأنكرها بالجوزي تبع لهؤلاء هذا رأي في الحوائج وهناك رأي آخر يجيزها مدعوم بالشواهد على صحة هذا الجماع. أولا حكى السجست عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي أنه رجع عن إنكار الحوائج قال وإنما يسيء كان عرض له من غير بحث ولا نظر والسبب في أن الأصمعي جعلها مولدة أن هذا الجمع خارج عن القياس لأن ما كان على مثل حاجتك الغارة والحارة لا يجمع على غوائر وحوائر ثانيا رغي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا خلقهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون يوم القيامة وروا عنه صلى الله عليه وسلم أيضا استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان لها ولما السواهد من أشعار الفصحة قال أبو سلم المحاربي تمنت حوائجي وورأت بشرا فبئس معرس الركب السغاب وقال الشماخ تقطع بيننا الحاجات إلا حوائج يعتسفن مع الجريء وقال الآشا الناس حول قبابه أهل الحوائج والمسائل وقال فرزدق ولي ببلاد السند عند أميرها حوائج جمعة وعندي ثوابها هذا المثالان وغيرهما كثير يبين لنا الموقف المتشدد الذي وقفه ابن الجوزي. في الكلمات التي انتخبها من كتب اللحن السابقة على كتابه مرضو الكتاب بين العامة والخاصة يذكر ابن جوزي في مطلع مقدمته انه رأى كثيرا من المنتسبين للعلم يتكلمون بكلام العوام المرضول جريم منهم على العادة وفي هذا ذلالة على ان الاخطاء اللغوية التي تشيع، في لهجات الخطاب قد انتقلت الى الخاصة الذين اصبحوا يشاركون العامة في هذه اللهجات المنحرفة عن سنة العرب كما يدلج اشتراك بين ابن الجوزي والحريري صاحب درة العواص في اوهام الخواص على ان كتاب تقويم اللسان يعالج لحن العامة ولحن الخاصة معا وهو اذ يستخدم لفظ العامة او العوام دون الخاصة والخواص إنما يقصد غالبا أن هذا الخطأ قد وقع من العامة أولا وأن هؤلاء الخاصة الذين تقع منهم هذه الأخطاء جديرون بأن يسموا عامة لهذا السبب طريقته في عرض الماده يعد تقول من الكتب المختصرة إذ يكتفي فيه ابن الجوزي بإيراد اللفظ الصواب ويضبطه بالنفذ ثم يذكر ما تقوله العامة ويضبطه باللفظ أيضا وقد يستشهد أحيانا وقد يورد بعض الأخبار في حالات قليلة وفي حاله أخرى ربما أورد السند على ما عليه في كتبه الأخرى وهذه بعض النماذج التي يتضح فيها مسلكه فهو يدى بالصواب بقوله تقول أو تقول مثل تقول استهدر فلان بكذا ثم يذكر الكلمة بقوله بضم التاء الأولى وكسر الثانية على ما لم يسمى فاعله ثم يذكر ما تقوله العامة بقوله والعامه تفتح التاءين وهو خطأ وتقول أرعي سمعك والعامه تقول اعرني وتقول سهل الشيء بفتح السين وضم الهاء والعامة تضم السين وتكسر الهاء واحيانا يتوسع قليلا مثل وتقول شتان ماهما قال أصمعي ونتق شتان ما بينهما قال أبو حاتم فقلت له فقد قال ربيعه الرقى لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد وسيد والأغرب محاكمي شاهده لم يكثر بالجوزين للشواهد في تقويم النسان إما استشهد بعشر آيات من القرآن الكريم وستة أحاديث وخبرين واثنين وعشرين شاهداً شعريا كلها لشعراء يحتج بشعرهم وما أورده غير هذه الشواهد لبعض المتأخرين فهو إما لي وإما ليقول لي إن الشاعر وهم في قوله مفادر الكتاب ذكر ابن جوزي في مقدمة تقويم لسان أن كتابه هذا مجموع من كتب العلماء بالعربية كالفرائي والأصمعي وأبي عبيد وأبي حاتم وابن سكيت وابن قطيبة وثعلب وأبي هلال العسكري ومن تبعهم من أئمة هذا العلم. وإنما لي في هذا الترتيب والاختصار ولهؤلاء العلماء جميعا كتب في موضوع اللحن فلالفراء البهاء فيما تلحن فيه العامة وللأصمع ما يلحن فيه العامة ولأبي عبيد القاسم بن سلام ما خالفت فيه العامة لغات العرب ولأبي حاتم السجستاني لحن العامة ولابن السكيد إصلاح المنطق ولبدي قتيبه أدب الكاتب وفيه كتاب تقميسم ولأبي العباس ثعلب الفصيح ولأبي جلال العسكري لحم الخاصة وثمة مصادر أخرى لم يصرح بها المؤلف بل أشار إلى مؤلفيها بقوله ومن تبعهم من أئمة هذا العلم وقد اقتدار منهج أن أبذل محاولة لتحديد هذه المصادر. وقد وفقت إلى تحديدها وأشرت إلى منقله المؤلف منها في موضعه من هذا الكتاب وهذه المصادر التي لم يصرح بها المؤلفية تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة لأبي منصور الجوالقي المعرب لأبي منصور الجوالقي وقد ذكر المؤلف في ترجمته للجوالقي أنه قرأ عليه كتاب المعرب وغيره من تصانفه كما ردد المؤلف في أكثر من موضع قال شيخنا أبو منصور وقرأت على شيخنا أبي منصور برة الغواس في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم ابن علي الحريري شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري ويتضعه مما أثبتناه في هوامش الكتاب من مصادر المؤلف أن جمهرة الفاظه مجموعة من إصلاح المنطق وأدب الكاتب تقوم اللسان ودرة الغواص والتكملة والمعارضة الكتاب بعد من الجوزي نقل عن تقوم اللسان مؤلف المجهور المخطوطة عن وانفس العوام عثر عليه محمد رضا الشريبي في العراق ووصفه في المجلد السادس من مجلة المقتبس الدمشقية. وقد رجعت إلى مجلة المقتبس ورجعت ما أورده مؤلف سقطات العوام عن ابن الجوزي تحت عنوان الزائد من كلام ابن الجوزي في غتام أكثر أبواب كتابه المرتب على حروف المعجم فتأكد لي أنه منقول عن تقوم اللسان وإن كان هذا المؤلف المجهول يغير في طريقه عرض المادة قليلا بحيث توافق طريقة كتابه مع المحافظة على نص ابن الجوزي فهو يقدم كلام العامة الذي وقع فيه اللحم ثم يقدم الصواب أم ابن الجوزي فيقدم الصواب بقوله وتقول ثم يقول والعامة تقول ومع ذلك فقد نقل نص كلام ابن وطريقته في العرض أحيانا ونستطيع الآن بعد هذه المراجعة أن نؤكد ما ذكر محمد رضا الشبيبي في المقتبس بعبارة لعل هذا أبو الفرج عبد الرحمن فهو أبو الفرج على التحقيق وكتابه المنقول عنه هو تقويم المسان إذ صلاح الدين الصفدي بتقويم المسان فجعله واحدا من الكتب التسعة التي نقل عنها في كتابه تصحيح التصحيح وتحريف وظاهر في عربية بغداد من الكتاب هذه الأخطاء اللغوية التي نقل ابن الجوزي وجه الصواب فيها كان سائدة في عربية بغذات في القمي السادس الهجري كما يدل الكتاب وقبله كتابان آخران في القرن نفسه وقد نقل عنهما وهما للتكملة للجوادقي ودرة الغواص للحريري وكثيرا من هذه الأخطاء كان شائعا من القرن الثالث كما تدل المصادر التي نقل عنها المؤلف وقد اثبتها في مقدمته فلهذا يعد كثيرا من هذه الظواهر مشتركا بين عربية بعدات في القرن الخامس والقرنين السابقين وهذه هي الظواهر التي استنبطتها من الكتاب بعد ان رتبته ترتيبا موضوعيا اولا الظواهر الصوتية في الاصوات الساكنة الابدال بل استقراء الأخطاء التي وقعت في الأصوات الساكنة على أن جمهرتها ناشئة عن الإبدال الذي يقع بين الأصوات المتقاربة أو المتناظره وقد ينشأ عن التصحيح عيبة وهذه هي أمثلة الإبدال التي استخرجناها من الكتاب الهمزة والمي يقولون مرزبة ومنفحة ومرزوحة في الإرزبة والإنفحة والأرجوحة وليس بين الهمزة والميم صلة صوتية ولكن نلحظ في هذه الأمنثلة أن الإرزبة يقال لها في اللغة العربية الصحيحة مرزبه بالميم وتخفيف ألياء أما الإنفحة يقال لها في العربية أيضا منصحة بالميم نسورة ولعل الميم هي الأصل في الأمنثلة السابقة ثم سقطت في نطق الأجيال الناشئة ثم لحقتها الهمزة فيما بعد الهمزة والها يقولون عرش الجناية بدل أرش الباء والميم يقولون لغة عمرانيه أي عبرانية وخارمشة أي خربشة التاء والثاء قلبت الثاء تاء في مثالين وحدث العكس في مثال واحد حيث قالوا تجير والتيتل في سجير والثيتل كما قالوا ايضا سفل بدل تفل التاء والطاء قربت التاء طاء في مثالين وحدث العكس في مثال قالوا القرطبان والبوتة في الكلتبان والبوتقة كما قالوا ايضا منطقة في المنطقة الجيم والشين قالوا تجتر في تجتر الدابة الجيم والزاي قالوا مزج العنب بدل مججه الجيم والكاف صارت الجيم كافا في الامثله الاتية يقولون الكد كد والكداد والكبولة ويكدف والدستك والشهدانك والصوبك والمرزكوش وهي في العربية الصحيحه الجيم أجيب ولياء قالوا مسجد في المسجد الحاء والهاء قلبت الحاء هاء في مثالين تنهس في تنحس وهرب في حرد الخاء والغين قلبوا الخاء غين في مثالين وحدث العكس في مثال قالوا غمار الناس وصاغرة بدل خمار وصاخرة وقالوا أباد الله خضراءهم والصواب عند ابن الجوزي غضراءهم على أنه قد ورد في الصحاح خمار الناس وغمارهم وأباد الله خضراءهم وغضراءهم الدار والتاء قربت الدار تاء في مثالين وحدث العكس في مثال قالوا تخاريف القميص بدل دخاريف ورسداخ بدل الرسداق كما قال دستر في تستر اسم بلد الدال والذال قلبت الذال دالا في الامثله السبعه الاتيه قالوا الازاد والجرد والدقن والدحن والزمرد وشردمة ونواجد وهي الأزاز والجرد والذقن والذحل والزمرز وشردمة ونواجد وحدث العكس في ثلاثة أمسها هي قولهم للصوص ذعار العادلون بالله وذميم وهي دعار والعادلون ودميم ولعل ما حدث في هذه الامثله الثلاثه تصحيف الدال والزاي يقولون قوس قدح بدل قزح الذال والثاء قلبت الزال ثاء في قولهم العشق بدل العنق وشحات بدل شحان الزاز والزاي قالوا بذر وجزور وزفر بدل بذر وزفر الراء واللام قلبت اللام راء في ستة امثله وحدث العكس في مثال واحد قالوا ديار براقة وبصر العنصر والقرطبان ومبرطح ونصر كنانته وخشر بدل طلاقة والعنصر والكلتبان ومفلطة ونثلة وخشلة كما قالوا جاء يطحل وصوابها يطحر بالراء الزاي والسين قالوا مهندس وهجز بقلبي بدل مهندس وهجز السين والشين قالوا شم درعه وشجية وشجار التنور والسلجم وكربوش ومرش وجاري مكاشر ومشقع ومشطاح وهي سن والسجية وسجار وسلجم ورون فيها سلجم وكربوش ومرش ومكاشري ومسقع مثل مسقع ومسطح بالسين غير المعجمة السين قربت الصادسين في احد عشر مثالا وحدث العكس في ستة امثله قالوا بخس التعاينه وسنجة الميزان وسناخ الاذن والثوبك وخساس الفقر وتخاريس القميس وارتعبت فرائسه وقامت الطير وهي كلها في اللغة بالصاد كما قال العكس ذلك حارس وبرد قارس وقريس وقصرا وثميراء وذابة شموس بدل حارس وقارس وقريس وقصرا وثميراء وشموس ونلحظ ان في كل من الامثله الخمسة رأ العين والغان قالوا نعق العراب بدل نغض وهذا تصحيف على ان ابن تيسان قد روى نعق بالعين المهملة الفاء والباء قالوا نبيه ومبرطح في نقية صفره من خوس ومفلطح ومفطح القوف والجيم قالوا الجرجس في القرقس وهو البعوض الصغار على انهما مرويان قال شريح الكلبي في الجيم لبيض بنجد لم يبتني نواطرا بزرع ولم يدرج عليهن جردسو وانشد يعقوب في القاف ثلاثة الافاعي يؤدد لنا مكان براهي في القاف والكاف قاموا القشمش والقرطبان واقطعه من حيث رق وصوابها الكشش والقرطبان ومن حيث رك أي ضعف اللام والنون قربت اللام مينا في الأمثلة الأربعة الآتية الجن نار ودخان الأذن وزجان الحمام والوان بدل الجن نار ودخان وزجال والوان الميم والنون قربت الميم ونن في سمك منقور ومنقر بدل منقور ومنقر الواو والياء وقع الخلط بين الواوي والياء من الاسماء والافعال قالوا بالياء بينهما بين والتوضي والتباطي والتوكي ومنيار وهجيت الرجل وجفيته وجريت المرآة بدل بينهما بول والتوضي والتوكي والتباطي ومنوار وهجيت وجفوت وجلوت وقالوا في عكس ذلك قوله والتراد بدل كله التخلص من الهمز يتبين من الامثله التي جمعتها من الكتاب انهم يتخلصون من الهمز بالحذف او القلب و وان ايان فمن امثله حذف الهمزه قولهم سبوع حدوه وزة ببارة سكرجة البهان ليا رمال ملسي وقيه إهيلجة ملاك الباء ميضة مشون راحة وصاد في ذلك أسبوع أحدوخة يوزه إضبارة استرجه الأبهام آلية ملسي وقيه إهيلجة ملاك الباء ميضة مشؤون رائحة ومن امثله قلب الهمزة ورم قولهم واكلت واخذت واسيت وازيت تتاوبت عراس اللبوة منه مش يلاوين ذوابة بدل اكلت واخذت واسيت وازيت واملت وتخاءبت ورأس والنبؤة ومؤنة ونشق واللائمني وذؤابة انتهى الشريط الاول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب ومن انفية القلب موضع دفي زبر زيربق كليد ساولتو فجاء يا ميا هدت بدني بسيء ذق بر وذق دق وكلاه وسالت وفجاءه و100 وهدأت ان يكون من التخلص من الهمز قصره الممدود فهم يقولون دنيا ورها والصحراء وقرطوشيا وكربلة والخنفسه والخنفزه والصحرية والنشا والكروية وهاء وها بدل إلياء والرها والصحراء وقرقيسياء وكربلاء والخنفساء والصحناء والقفاء والكروياء وهاء على أنه قد ورد العكس في بعض الأمثلة قالوا رضاء الله و قصاء الرجل التزديد والتخفير من احصاء أمثلة هذا الباب أنهم يشددون المخففه مواضع حددتها على الوجه التالي في روء الأمثلة إذا كانت الكلمة مكونه من صوت ساكن زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن مثل الديه والرئة والشفه واللفه فهم يقولون فيها الديه والرئه والشفه واللفه إذا كانت الكلمه مكونة من صوت ساكن زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن زائد صوت لين طويل شدد الصوت الساكن السابق على صوت لين الطويل والامثله الوارية في الكتاب من هذا النوع قولهم ذوابة وفراشة او فراشة القفل وقدون وقوارة القميص وقلاع وخرافات ودخان وسمان بدل ذوابة وفراشة وقدون وقوارة وقلاع وخرافات ودخان وثماني أهواء الواقعة في آخر الكلمات تشدد غالبا كقولهم كراهيه ورباعيه ونتيجه وعيدا مستدله وعقده مسترخيه والصواب بالتخفيف ومن غير الغالب قولهم مراقيه وانطاكيه بالتخفيف بدل مراقيه وانطاكيه وقد تشدد في نحن بقل وجه الولام بدل بخل وتبين لنا انهم يخففون اخر الكلمة اذا كان مشددا يقولون بواب هوام قوسرة الاردن الشخ وهي مشددة في اصوات الإملة لم ينصب للجلزي الا على كلمتين فقط امالهما وهما حرية أي حراء حيث قال وهو جبل حراء بكسر الحاء هو حد والمد والعامة تغلط فيه في ثلاثة مواب يفتحون الحاء ويقصرون والميلون وباسله حتى قال وتقول قف حتى أجيئة من غير إمالة إمالة حتى والعامه ميلها وحتى حرف والحروف لا تمال التخلص من الحركة المركبة ورد في الكتاب نحو ثنتي عشرة كلمة يتبين فيها التخلص من الحركة المرتدة، حيث ينتكون بدلا منها قفرة طويلة أو ضمة طويلة، وهذه هي الأمثلة. يقولون غيرة وظهرانكم وبرم وليفق وبيزج ورحان وإبريسم بدل غيرة. وبهرانيكم وبيرا وليفق وبيزج وريحان وبريسم كما يقولون البورق والجورب والروشن والجباب وزوش والسوثن وكوسج والبلور بدل البورق والجورب والروشن والجوزار والزوشن والسوثن والكوسج ويبن بين اصوات الليل جناة 43 كلمة من الكتاب يطوال فيها صوتان مختلفان يميل العامه الى اتفاقهما ليتم لي الانتجام بين اصوات الليل في الكلمة وهذه الامثله يتم الانتقاد فيها في اللغه الفصحى من اسره الى فتح فتحه, أي من فتحه إلى كسر فتفتحهما العامة أو تكسرهما معا وهذه هي الأمثلة يقولون درهم بفدى فلسطين قوام مأصر معدن وتد بدل درهم ودفدى وفلسطين وقيام ومأصر ووتد ويقولون مرحة ومخبة ومقنعة وملحفة ومسلة ومذبة ومغرفة وملخة ومقطرة ومطرقة ومبقع مقزع ومنطقة ومبرد ومطرد ومبضع كل هذا بفتح الليل وهو في اللغة بتسريع ويقولون دمشق بدل دمشق ومن الافعال يقولون شممت زرتك فرثت المرأة زوجها قمحت السويق قضمت لثمة لججت لحست لعقت نسست نصصت نصصت ودت بلعت بششت بفتح العين وكلها بكسر العين في اللغة الفصحة ويمكن أن يوزى إلى نتجان الصوت أيضا تحول صيرة فعول التي يتم فيها الانتقال من فتح الى ضم الى صيغه فعول بضمتين وفي الكتاب نحو 13 مثالا جاءت كلها في كلام العامة على وزن فعول وهي في اللغة فعول مثل قولهم بخور وسحور وسعوت وصفوف ورسول وفطور ونقوة ولعوق ووقود ووضوء لما يتدخل به ويتسحر وقولهم ريحا جنوب وريحا سموم والمجوس ثانيا الظواهر المحوظة والصرفية واسم المفعول يؤخذ من الامثله التي اوردها ابن الجوزي انهم يفرطون بين صيغتي اسم الفاعل واسم المفعول فتاركا يستعملون صيغه اسم المفعول وهي في اللغه للفعل كقولهم طعام مسوس ومدود ومكرج وبصر مذنب وطعام مقارب وصارب فيها بكسر وعين الكلمه وطارة يستعملون صورة اسم الفاعل في مكان اسم مفعول تقولهم طريق مخلص والغنى ممكن ولا تذكرني في الذاكرين وصوابها طريق مخلص والغنى ممكن ولا تذكرني في المذكرين اسم المفعول من السلاحي الناقص لحظت أنهم يسوعون اسم المفعول من السلاحي الناقص مثل رمى لا على وزن مفعول مع الاعلان كمرمين بفتح المين بل يضمون المين فيقولون مرمى ومنسا ومقضى ومغنى اسم المفعول من الثلاثي والرباعي. تدل اكثر الامثله التي جمعتها من صور اسم المفعول على ان صيغة المفعول من الفعل الصحيح هي الغالبه فهم اكان الثالث ثلاثيا ام رباعي، فهم يقولون بلغك الله المأسور وفي مفتوح ومفصول ومشلول والقوي ومصبوح ومتعود ومضروب ومعذول ومحسوس يصيغ في كل ذلك على وزن مفعل. ولحتى له إذا كان الفارس راتي من الأجوف الوادي فإن اسم النفعل يكون على وزن مفعل. قولهم مصال وكلام مقال ومزار ومصان والصواب في ذلك مصور ومقول ومصون وإذا كان من الأجر في فانهم فإنهم يقولون بالتمام على وزن مفعول أي معيود ومخيود والصواب معيد مخيط اسم لالة يفتتحون الميم من كل ما كان من أثناء الآلة على مفعل أو مفعلة وقد ذكرت أن ثبت ذلك في الظواهر الصوتيه إذا عادت هذا الفتح ميلا إلى الانسجام بين اصوات الميم وهم يضمون الميم في صيرة مفعل فيقولون مفتاح والصواب تصر الميم مما لاحظته في أبنية الكلمات انهم يفتحون الفاء من الكلمات التي جاءت على وزن فعلول فيقولون دستور زعرور زنبور فعلوك قندور كلثوم وهي كلها مضمومه الفاء في اللغه العربية وقول ابن جوزي ذكر ابن كتابة في أدب الكاتب قال في وليس في الكلام فعلون بفتح فاء وتسكين العين وإن يجير على فعلون نحو هجلون وزنبور وعصفور وقال غيره قد جاء فعلون في حرف واحد نادر قال بني صعفوق في سيار الشعب لاحظت ان صوره فعل من صور الماضي الثلاثي ينطق بها عامه بغداد سال على صوره المبني للمجهول. فيقولون حسن الشيء وحمض الخل ورخص السعر وسهل الشيء وصلب او صارا صلبا وسفل وضعف وضعف الرجل وعتق الشيء وقرب وكفر وهذه الأمثلة التي جمعتها من أبواب مختلفه من تقول اللسان قد ذكرها الجواليقي في التقليل في موضع واحد وعلق عليها قال ومن فاعل أي من فاعلة تقول سهبة وضعف وسهلة وقرب وحسن وقبح وعتق وكثرة ورخص السعر وحمض الخل وظرف الرجل كل هذا الباب تخطئ فيه العامة فكتكلم فيه على ما لم يسمى فعله ولا تكاد تلفظه. به عاش في بيئة مفسها وفي القرن الثالث ايضا وهو أستاذ ابن جوزي فهذا تأييد بمنتهينا اليه ولكن مما يدعو الى النظر انه يعبرون عن المدى المجهول بصيغة المطابعة فيقولون انضعفة بين فعل وافعل يخلطون بين هذين الوزنين ففي العربية افعال جاءت على وزن افعل يمتقونها ثلاثية على فعل فيقولون بجا قومي وحكا رأسي ويحس بكذا وشرعت الرمح وعيدت وحسن الشيء ومسكت كذا وصح الله بدنك وعادم الشيء وباده الله وخزاه وشبه فلان أباه وصحت السماء فهي صاحية وجبرت فلان على كذا وفلان يأوي اللصوص وكل هذه الأفعال الرضاعية في اللغه العربية الفصحى على افعل وحدث عكس ما سبق أيضا قالوا أرقت فلانا وارسمت الباب وأردمت الباب وأساعهم شرا وأشملت الريح وأشغلت فلانا وأشفق الله وأصرفت عما عم أراب وأعنان الشيء وأقلبنا ماء وأقست الشيء واكرهت النهر وأكببت فلانا على وجهه وأنعشه الله وأنجع الدواء وأنبزت نبيضة وأوقفت دابتي وأهديت العروس وصواب ذلك كله على وزن فعل لا أفعل. وهذا الباب آني الخلق بين فعل وفعل قد شاع من القرن الثالث الهجري تعالجه ابن سكيت في إصلاح المنطق وابن وتيبة في أدب الكهف. اختفار الكلمات ذكر ابن الجوزي كلمات اختزلت كل منها من أكثر من كلمة فيقولون ايش وصوابها كما قال ابن الجوزي اي شيء ويقولون برواح وصوابه ابرواح ويقولون مدريك وصوابها ما يدريك ويقولون مجرات وصوابها من جرائك التذكير والتانيث لم يرد بجزي سوى أربعة أمثلة مما يقع فيه الخطأ في التذكير والتانيث وهي تدل على أنهم يؤنثون البطنة وهو مذكر يدخلونها التانيث على مؤنث بغيرها كعجوز فيقولون عجوزة يأنذون القرص فيدخلين عليه الهاء فيقولون كرثة يقولون في تصوير عقرب على التأنيف وفي التصوير إلى جانب خطأهم في تصوير المثال السابق يصغرون أيضا كلمة الشيء على شوي وعين على عوية يقولون للجسيس من عوين نتين والصواب في كل ذلك باليهاء كما يقولون اللتي والتي بصيغة التصوير وصوابها اللتي بفتح لا اسماء الاشاره كما لم هي اسم الإشارة للجمع هؤلاء في مكان هؤلاء اسم الإشارة للمفرد هذه في مكان هذه في الإشارة والتنبيه للمخض يقولون هو ذا هو أي ها هو ذا في الإشارة في المكان يقولون هنا أي هنا في مثال واحد فكره بجزين تحل المين محل واو الجماعه في الفعل هاتم أي هاتوا وتبقى هذه المين مع الواو في قولهم هاتموا ثالثا الظواهر الدلالية من خلال المواد المختلفة المرتبة هجائيا في تقويم اللسان جمعت تسعة وخمسين مادة ذكرها ابن الجوزي من اخطاء العامة في دلاله الالفاظ وبعد تصنيفها تبين ذي ان التغيير في المعنى قد تم في احد الاتجاهات الثلاثه الاتيه تخصيص العام وذلك بأن يكون من معنى عام وله علماء الله ويستعمل عند العامة في معنى أخص من المعنى الأول والأمثلة جاءت في الكتاب من هذا النور هي الاسكاف اسما لكل صانع وهم يقصرونه على صانع الخفاف البقل عام شامل لجميع انواع العشب وهم يقصرونه على النبات الذي ياكله الناس الحمام اسم عام في غلاف الاطواق من نحو الفواخد والقماري وهم خاصا بالدواجن التي تستفرخ في البيوت الحلة ثوبان وهم يطلقونها على ثوب واحد كل من دون رئيس القوم وهم يخصون هذا الاسم على عوام الناس الراحلة اسما لكل ما يركب في السفر وهم يخصون بهذا الاسم الناقة مجيلة العيش يقال للذكر والانثى وهم يجعلونه اسما للمرأة خاصة العطرة تشمل ذريه الرجل وعشيرته الابنين وهم يقصرونها على الذريه القمة اسم للامه سبعا اكانت تحسن الغناء ام لم تقم، وهم يقصرونها على من تحسن الغناء الشيء زينته وهم يقصرونه على الدينار الماتم اسم للنساء المجتمعات في الخير والشر وهم يحصلونه على الاجتماع في المسيبة هو الشيء اسرع هابطا ام ساعدا وهم يحصلونه على حالة السقوط اليقين كل شجر ينبسط على الارض ولا يقوم على ساق كالقرى والكفاء والبطيخ وهم يخصون بهذا الاسم القرعى وحده تعمين الخاص وهو عكس ما سبق اي يكون معنا خاصا يصبح عاما وهذه امثلته في الكتاب الأمر بالجلوس يوجه لمن كان دائما أو ساجدا وهم يعملونه بحيث يشمل من كان قائما وإنما يقال لهذا قعد الذهل خاص بالزوج بعد الدخول وهم يعملونه الحميلة الإدر التي تحمل الأمتعة خاصة وهم يجعلونها للإبل التي تحمل أي شيء اسم الحشيش خاص باليابس دون الرطب تسمي الكل حشيشة المائدة إنما تسمى كذلك إذا كان عليها طعام والعامة يسمونها مائبة في كل حال الخاتم خاص بدون وهم يعملونه ليشمل الحلقة الضوء من إناث الإبل الخاصة من الثلاث إلى العشر وعند العامة يشمل لكورة والإناث الرجل قناة لها زجا وسلام وإلا فهو قناة والعامة تسميها رمحا كيف كانت الركب اسم لعقاب الإبل دون الفرسان وهم يقولونه لكل راكب الربيئة الرقيب من مكان مرتفع وهم يعملون الذهن ذهن الطير والدجاج والبط والدسم من ذهن السمسم والجوز واللوز والزيتون والربك من الابل والبقر والغنم والعامة لا تفرق بين هذه الالفاظ فتجعل دلالة كل منها عامة اسم السهم خاص بحالة وجود الريش والنصل. وهو عند العامة سهما كيف كان السرق الخيط من القطن فاما من الصوف فهو مصاح والعامة تسمي كل خيطا السرق خاص, خاص بأسرع خاص بالسير ليلا وهم يجعلونه السير في اي لقط الضعينة اسم خاص بالمرأة في الهيبج والعامة تسميها ضعينة على اي حال العزف اصوات القيام إذا كان فيها عود وإلا لم يقل لها عزف وهم يسمون جميع الاغاني عزفه يقال عش الطائر لما كان من عيدان فان كان ثقبا في جبل او حائط فهو وكر ووقل وهم يجعلون الكل عشا الغيث المطر في أيامه وإن لم يكن في أيامه فهو مطر والعامه تعمم دوارة كل منهما بحيث يشمل الآخر الفيء لا يكون إلا بعد الزمان والظلم من أول النهار إلى آخره وهم يسمون الكل ظل لا تسمى الأنبدة قلما إلا إذا كانت مبرية وهم يسمونها قلما كيفما كانت القاسمة خاصة بالرفقة الراجعه من السفر والعامة تقوله بمن او أوعد قبض الشيء خاص بحالة المساكل بجمع الكف فأما إذا كان بأطراف الأسواب فهو قبض والعامة تجعل الكل قبضة الكأس اناء من زجاج فيه شراب فان كان فارغا فهو قدح وزجاجة والعامه تسميها كاسا وان كانت فارغه النوى البعد عن الاحباب خاصه ان من لم يترك احبابه فلا يقال نوى والعامه تقول لكل مسافر قد نوى اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ ومن البهائم من ماتت امه والعامة تصل من لا تأبوه أي أبّه ولا تنظر في البلوغ. يقال فلان لا على السير ويحب على الخير والعمة لا تفرق بين الحس والحب. كذلك لا يفرقون بين النسع وهو العقرب وكل ما يضرب بذنبه والدب وهو لما يضرب بكيه والنهش لما يأخذ بأثمانه. ويعملون دلالة كل منها بحيث ترادف الأخرى النهش الأخذ بالأبراث والنهش التناول بأطراف الأسنان والعامة تحمل أو تجعل الكل مهشى تغير مجال الدلالة وذلك بأن ننتقل أو تنتقل الدلالة إلى مجال آخر لغالبا ما يكون قريبا من المجال الأول يطلقوا الظريف في اللغة على الفصيح وهم يجعلون الظرفة في حسن النباس والبزة اللئين هو من جمع مهانة النفس والأصل وهم يصفون به البخيل الراويه البعير أو الحمار الذي يستقى عليه فأما التي فيها الماء فمزابة وهم يسمون المزابة رائلة إذا قيل ما بين لابتيها فالمقصود هو المدينة، لأن حولها لابتين فعلا ولكنهم يقولون ما بين لابتيها أي بغداد والبصرة أجف الوقت أو قرب ولكنهم استعملون أجف بمعنى حضرة ووقع أشفار العين حروف الأجفان وهم يسمون بها الشعر النابط على الأجفان حمى حمة العقرب والزنبور صنهما وهي عند العامة شوكتهما التي قل بها الجارية هي الصبية الصغيرة وهم يطلقون الجارية على الاما الغلام هو الفتى المراهق وهم يطلقون الغلام على المملوك. التحنيق بالشيء رمه الى فوق وهم يجعلون التحليق من علو الى من يسخي القوم يسمى ساقيا والعامة تسميه الشارب اذا خيل فلان حسن الشمائل فمعناه حسن الاخلاق ولكن العامة يقولون لمن يحسن التثل والتعقف في المسي هو حسن الشمائل العصارة اسم لما يتحلب من الشيء المعصور وهم يسمون الصجير عصارة السرة هو ما يبقى بعد قطع السرر وهم يستخدمون السرة في معنى السرر فيقولون قبل ان تقطع سرتك والذي يقطع هو السرر للسرة يستعملون ربع للتكفير وهي في اللغة للتقليل يقال في اللغة اشليت الكلب اي دعوته والعامه يقولون اشليت الكلب اي حرضته على الصوت المتفتية هي الفتاه المراهقة ولكنها عند العامة هي الفاجرة يقولون نجز كذا اي حضره وفي اللغة نجز الشيء او انقضى هذه هي اهم الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلاليه التي انكن جمعها وتصنيفها من كتاب الدوزي وفي كتابنا لحمة العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة حاولنا توجيه هذه الظواهر مع غيرها، مما جمعناه من الكتابين الآخرين آني لحم العمة لزملين وتسقف اللسان لبني مكي. أما بعد سألني إذ أقدم هذا الكتاب ليتضع مكانه بين كتب التراث اللغوبي العربي أتوجه بأصدق الشكر إلى العلماء الأجلاء أعضاء المجمع العلمين العربي في بغداد على تقديرهم للعمل الذي كنت به في الكتاب ومعاونتهم على إخراجه والله ولي التوفيق انتهى الوجه الأول مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم رب وصر وعال الحمد لله الذي علم وقوم وبين وفهم وارشد وألهم ومن بتعريف السبيل الاقوم علم الإنسان ما لم يعلم حمدا أضيفه إلى مستهطه وأهله وأستدينه ما أدامت دير فضله وأصلي على أسرف الخلائق من بعده ومن قبل محمد أكرم من الحصى بنعله وعلى أصحابه وزوجه وأتباعه في قوله وفعله وصله أما بعد فإن رأيت كثيرا من المنتسبين إلى العلم يتكلمون بكلام العوام المرضول جريا منهم على العابة وبعدا عن علم العربية ورأيت بيان الصواب في كلامهم مبددا في كتب اهل اللغة وجمعه يسقل عنه المتكاسل عن طلب العلم فقد اثرد قوم ما يلحن فيه العوام فمنهم من قصر ومنهم من رد ما لا يصلح رده فرأيت ان انتخذ من صالح ذلك ما تعم به البلوى دون ما يشذ عماله ينضر وأرصد من الغلط ما لا يكاد يخفى واعلم أن غلط العامة يتنوع فتارة يضمون المقصور وتارة يكسرون المضمون وتارة يمدون المقصور وتارة يقصرون المنبود وتارة يشددون المخفف وتارة يخففون المسدد وكاره يزيدون في الكلمة وكاره ينقصون منها وكاره يضعونها في غير موضعها إلى غير ذلك من الاقسام وكنت قد عزمت على أن أجعل لكل شيء من هذا بابا ثم اني رايت أن انظم الكل في سلك واحد واتي به على حروف المعجم ويعول في ذكر الحرف على الصحيح فيه لا على الخطأ فذلك أسهل لطلب الكلمة وكتابي هذا مجموعاً من كتب العلماء بالعربية كالفراء والأصمع وأبي عبيد وأبي حاتم وبسكيت وابن قتيبة وفعلة وأبي هلال العسكري ومن تبعهم من أئمة هذا العلم وانما لي فيه الترتيب والاختصار وإن وجد لشيء مما نهيت عنه وجه فهو بعيد او كان لغه فهي مهجوره وقد قال الفراء وكثير مما انهاك عنه قد سموته ولو تزوجت لرخصت لك أن تقول رأيت رجلان ولا قلت أردت عن تقول ذلك والله الموفق وهنا أخبر في الهانش يقول أخبرت عن الفرار أنه قال وعلم أن كثيرا مما نهيتك عن الكلام به من شعاب اللغات ومستكره الكلام لو توسعت بإجازته لرخص لك أن تقول رأيت رجلان ولا قلت أردت عن تقول ذلك ويشير بقوله رأيت رجلان إلى لهجه من ينزم المسمى الألف وبقوله عن تقول إلى لغة تميم أي قلب الهمزه المبدوء بها عينا والله ولي التوفيق باب الالف تقول استهتر بفلان او استهتر فلانا بكذا بضم التاء الاولى وكسر الثانية على ما لم يسمى فاعله والعامة تفتح التاءين وهو خطأ وتقول فلان اهل كذا قال الله تعالى هو اهل التقوى واهل المغفرة والعامة تقول مستأجل لكذا وهو غلط. إنما المستأجل متخذ لهالة، وهو ما تدم به من السمن وتقول فلان عربي إذا كان بدويا وعجمي إذا كان لا يخصه، وإن كان نازلا بالبادية والعامة لا تراعي هذا الشيء. تقول هو الأسكوف الذي تسميه العامة. الاسكاف اخبرنا ابن ماصر قال اخبرنا ابو محمد بن السراج قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن علي الجوهري قال اخبرنا ابو عمر بن حلوة قال اخبرنا ابو عمر محمد بن عبد الواحد صاحب ثعلب قال اخبرنا ثعلب عن الاعرابي قال العرب تقول هو من الذي تسميه العامة الاسكاف قال الإسكاف عند العرب كل صانع لا من يعمل الخفاف انتهى. وتقول اشتكى فلان عينه والعامه تقول اشتكت عينه وهو غلط لانه هو المشتكى لا العين وتقول ادلج الرجل خفيفة إذا صار أول الليل تجدود الدال إذا صار في آخره والعامة لا تفرد وتقول أشلت الشيء أو شلت به بضم الشين فتعدي بهمزه النقل أو بلداء تقول العرب شالت النقل بذنبها وأشالت ذنبها والشعر عندهم هو المرتفع وتقول أشال الطير ذنبه والعمة طالته في هذه الكلمات خلاف في ثلاثه موابة يقولون شال الطير ذنبه وتقول علمت على الشيء أي جعلت له علامه والعمة تقول علمت عليه وتقول أشليت الكلب إذا دعيته أو أشليت الكلب إذا دعيته إليك والعام تقول أشليته إذا حرته إذا هرت على الصليب وأغليته به وذلك خطأ إنما تقول إذا أردت ذلك أسته على الصليب وأوسته وتقول أضج القوم إذا صاحوا وجلبوا والعام تقول ضج وإنما يقال ضج إذا جزوا وتقول اكلت فلانا اذا اكلت معه والعامه تقول واكلته وتقول ااجرته الدار والباب والعامه تقول واجرته ونقول ايضا اخذته بزنبه وهم يقولون واخذته واسيته بنفسي وهم يقولون واسيته وازيته اذا حاديته وهم يقولون وازيته وتقول اشرعت العنف قدر العدو والعامه تقول شرعك وتقول انا افرق منك والعامه تقول انا افرقك وتقول ما املت فيك هذا والعامه تقول ما املته بالوعق وتقول سألتك بالله إنما فعلت بكسر الألف والعامة تفتحها وتقول أحتني رأسي أي ألجأني إلى الحق والعامة تسقط الألف فتجعل الرأس فاعلا وتقول أنا أحس بكذا بضم الألف وكسر الحاء والعامة تفتحها تفتح الألف وتضم الحاء. وتقول استخفنت من فلان والعامه تقول اختفيت منه وإنما الاختفاء هو الاستخراج ومنه قيل للنباش مختفل وتقول مشيت حتى وعيد والعامه تقول عيد فتسقط الألف وتكسر الياء وإنما قال عيد فيما يلتبس عليك فلا تدري ما وجهه وتقول منذ اسبوع ما رأيتك والعامه تقول ومنذ منذ سبوع وإنما السبوع جمع سبع وسبع من العدد وتقول افلت من كذا والعامه تقول انفلتت وتقول صار فلان احذوفه والعامه تقول حدوثه وتقول أغلقت الباب فهو مغلق وأقفلته فهو مقفل وأسفرت الدابه فهو مصفر واعقدت العسل فهو معقد وغليت الماء وعفيت وعفي والعامة تسقط الألف منهم وتقول في صدر فلان علي إحنا والعامة تقول حنى وتقول فلان الطروش بضم الألف والعامة تفتحها على أن الطرش لم يسمع من العرب العرباء وتقول كتبت هذا الكتاب أول يوم من شهر كذا أو غرة شهر كذا والعوام تقول كتبته مستهل شهر كذا وذلك خطأ لأن اليوم لا يكون مستهلا لأن الهلال يرى في الليل وتقول في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه أيام البيض أي أيام الليالي البيض وسميت هذه الليالي بيضا لتنيع القمر من أولها إلى آخرها والعامة تقول الأيام البيض حتى إن بعض الفقهاء جرى في كتبه المصنفة على عادات العوام في ذلك وهو خطأ لأن الأيام كلها بيض وقرأت على شيخنا أبي منصور الغبي قال العرب تسمي كل ثلاث من نيام الشهر باسم فتقول ثلاث غرر وغرة كل شهر أوله وثلاث نفل لأنها زيادة على الغرف وثلاث تسعة لأن آخر أيامها التاسع وثلاث عشر لأن أول أيامها العاشر وثلاث ديب لأنها تبضض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها وثلاث درع لا سدادة فيها وثلاث دراء أي بسوداء بأوائلها وبيباد سائرها وثلاث غلم لإظلامها وثلاث حمارس لثوابها وثلاث بآدي لأنها بقايا وثلاث محاق بالنحاق القمر أو الشهر وتقول هو الأنس بفتح الالف والعامه تضمها وهي الأسنان بفتح الالف والعامة تكسرها وهذه الإبهام الإصبع المعروفة والعامة تقول البهام قال فراء إنما البهام جمع بهم وجمع الابهام أبراهيم وتقول هو الإبط بسكون الباء وقد يتفاسح بعض العامة فيقول الابط لتسر الباء ولم يأتي في الكلام شيء على فعل إلا ابن وقتل وهي الخاصرة وحجر وهي صفرة الأسنان وفي الصفات امرأة بلز وهي السنينة واتان الابط ترد كل عام وإن الياء بيت المقدس منديد والعامة تقصره وربما شددت الياء وهي أردن الله بضم الألف والعامه تفتحها وهي بلد قرب البصرة والاردن بضم الألف وتشديد النون والعامه تفتح الألف وتخفف النون وأرمينيا بتسري الألف والعامه تضمها وأنطاكية بتشديد الوا والعامه تخففها وهي الإرزبة التي تقول لها العامة مرزبة وهذه إغزة بألف مكسورة والعامة تسقط الألف وهي انفحة الجديد والعامة تقول منفحة وهذه انبوبة يضم الألف والعامة تستهوى وجمعها أنادي والعامة تقول أنباعد وهو بناء منكر وهذه اضاره من كتب وهم يقولون ضبا وهذا الذي يخرج به الاشفاء مقصور وهم يقولون الشفاء وهي الارجوحه من الذي تسميه العامه مرجوحه وهي سكرجه بضم الالف والكاف وفتح الراء وهي اعجميه معربه معناها مقرب الخل والعامه تقول سكرجة بإفقاط الألف وفتح الكاف قال شيخنا أبو منصور وقد جاء بغير همزة فروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل فيه سكرجة وتقول هذه المعجة الأولى لفلان ولا تقول الأولى فإن هاء لا تدخل على أول وهي ألة الكبش بفتح الألف ومن العامة من يكسرها ومنهم من يقول ليه بغير ألف وهذا رمان إمليوي وهو أعجمي معرم والعامة تقول ملاسي رمان طيب وهو الأترج والأترجة والعامة تقول ترنج وترنجة وهو الاجر بتشديد الالف والعامه تفتحها وهو الاجاز والعامه تقول انجاز وهو الاجاز وهذه اجانه وهم يقولون انجانه وهذه اقيه بالالف المضمومه والعامه تحذف الالف فاما جمعها فاواق بتشديد الياء كاماني وبعض العواقب تقول اواق بالتخفيف فاما العامة فتمد الالف تقول اواق على وزن افعال وذلك انما هو جمع اوق وهو الثقل والاذاذ وهو اسم اعجمي بالذال المعجمه ضرب من التمر والعامه تقول بالدال المهمله يريد أبرينسا بفتح الهمزة والراء ويجهز بكسر الهمزة وفتح الراء وهو اسم أعجمي كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور والعامة تفتح الهمزة وتكسر ألف وهو الأفل بإفتان أفاء والعامة تفتحها وهي الاستوانة لضم الألز والطاء والعامة تكسرهما وهو الإهلي لجه والعامة تقول هلي لجه وتقول قد أحسنت الشيء وقم اي هم يقولون حسنته وأهيته كذا أريه وهم يقولون أوريته أريه وامسكت كذا وهم يقولون مسكته وأصح الله بدلك وهم يحذفون الألف وتقول أعزني كذا وهم يقولون عزني وأباده الله أخزاه وهم يقولون باده وخزاه وقد أشبه فلان أبا وهم يقولون شبه أبا وكلنا في ملاك فلان وهم يقولون ملاك ونحن على أوفاز فاز الواحد وفز إذا لم تكن على تمنينا ولا تقول وفاز بفتح كما تقول العامة وقد اروحت الجيثة وهم يقولون قد راحت وتقول اصحت السماء فهي مصحية وهم يقولون صحت فهي صاحية وتقول اجبرت فلانا على كذا وهم يقولون جبرته ولا يقال جبرت الا في العظم او الفقير. وتقول مح الكتاب والعامة تقول امتحى وتقول الناس في أم بفتح الألف وكذلك الأكار والأنبار والأرمين بفتح الباء والعامة تكسرها وتقول قد عزف الوقت القرب قال الله تعالى أزفة الآزفة والعامة تجعل أزفة بمعنى حضر ووقع وبعضهم يريد انه قد ذهب وانصرم وبعضهم يقول زاف الوقت وانما يقال زافة الحمامه اذا نشرت جناحيها وضربها عن الارض وزافت المراه في مشيتها كانها تستدير وزاف الجمل في مشيته ضيفانا وهو سرعه في تناول وتقول هذه أشفار العين يعني حروف الاشفان التي ينبت عليه الشعر والعامة تظنها الشعر النابط وهو خطأ انما الشعر الهدد وتقول هذه الاراضي سبا بفتح الراء والعامة تسكنها ومنهم يجمع الارض على اراضي وهو غلط لان الارض صلافية والصلافي لا يجمع على افاعل وتقول قرأت آل حامين قال ابن الصعود إذا وقعت في آل حامين وقعت في رغبات دمثات والعامة تقول قرأت الحيامين وليس من كلام العرب وتقول إذا أردت تفصيل الزمل أما بفتح الألف وإذا أردت التحير أو الشك قلت إما بتسري الألم وقال الله تعالى في الأولى فأما الذين شقوا ففي المال لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة وقال سبحانه في الثانية فاما منا من بعد وإما فدا وتقول في الشك نقيت إما زيدا وإما عمى والعامة تفتح الألف في الكل وتقول للرجل إيه حدثنا إذا استذدته وإيهان كف عنا إذا أمرته أن يقطع وويهان إذا زجرته عن الشيء وراهن إذا تعجبت منه والعامة تخلط في هذا وتقول ارعمي سمعك والعامه تقول اعرمي سمعك وهو الاربان والاربول والعربان والعربون والعامه تقول الربون وقد ارتج على فلان في الكلام والعامه تقول ارتجه بتجديد الجيم وتقول للقائل اقعد ولا تقل اجلس الا لمن كان نائما او ساجدا لأن القعود انتقال من علو إلى أسفل والجلوس من أسفل إلى علو ومنه سميت نجد جلسا بارتفاعها وجلس الرجل اتى نجدا وتقول شوى اللحم والعامة تقول استوى وإنما المستوى الرجل وتقول ما أشد بواب هذا الثوب والعامه تقول ما ابيض هذا الثوب وتقول قد اضيف هذا الى الاول والعامة تقول قد انضعف وتقول الحمد لله اذا كان كذا وكذا والعامة تقول الحمد لله الذي كان كذا فيحذفون الضمير العائدة في اسم الله تعالى الذي يتم به الكلام وقد حكي ان رجلا طرق الباب على نحوي فقال من؟ قال الذي اشتريتم الآجر فقال النحوي منه قال لا قال له لا. لا قال اذهب فما لك من صله الذي شيء وتقول اناخت البعير فبرك ولا تقول فناخ والعامه تقول من يخت البعير فباخ وتقول لبكاء البيت اثاث واله والعامه تقول رحل ولا يعرف العرب الرحله الا سرج البعير فحسب واما قوله عليه السلام اذا ابتلت النعال فصلوا في رحالكم فالمراد به في منازلكم التي فيها الرحال وتقول عند الحرقه ولدى الحراره الممده أح بالحال اي تقول عند الحرقه وحينما تشتد الحراره من لذه أح بالحاء والعامه تقول اخ بالخاء المعجمه وربما ضموا الالف وفتحوا الحاء وجاءوا بعدها بياء او هاء قال شيخنا ابو منصور اللغوي ليس الخاء ها هنا من كلام العرب إنما هي لغة العجم قال ولم اشتد أمر شبيب على الحجاج وحصره في القفر أمر الحجاج غلاما شجاعا فلبس ثياب الحجاج وسلاحه وركب فرسه في الجند فجمعهم وخرج فقال الناس قد خرج الحجاج فأقبل الشبيب فقال أين الحجاج فأين إليه فحمل عليه حتى ضربه بالعمود فلما احس بوقعه قال أره بمخاء فلصرف الشبيب وقال قد بحك الله يا ابن ام الحجاج اتتقي الموت بالعبيد؟ تقول أفاق فلان من علته والعامة تقول فاق وتقول أردت هذا وهم يقولون ردته وتقول أي شيء تريد والعامة تقول ايش تريد؟ قال أبو هلال العسكري هو خطأ ما سمع من فصيح قط وتقول لما يدفع بين السلامة والعيب في السلعه أرش وإنما سمي أرشا لأن المبتاع إذا اشترى خيبة على أنه صحيح ثم وقف منه على عيب وقع بينه وبين صاحبه أرش أي خصومة من خبرك أرشت بينهما إذا أغريت أحدهما بالآخر فسعى ما نقص العيب الخيب أرشا إذا كان سجد الأرش والعامة تقول هرش بالهاء وهو خطأ وتقول الذي تديره الريح أبو رياح والعامه تقول بريح وتقول أفعل كذا إما لا أي إن لم يكن ذلك فأفعل هذا أنشبني شيخون أبو منصور قال أنشبني أبو زكريا أمرعت الأرض لو أن مالا لو أن نوقا لك أو جمالا أو سله من غنم إن مالا والعامة تقول اما لي بفتح الالف وتسكين الياء وتقول اللهم صل على محمد واهله وآله والعامة تقول يا وهذا غلط لان العرب لم تنطق بذي الا مضافا الى اسم جنس كقولهم ذو مال وتقول فلان يحدث بالاباطل قال الفرات والذين يقولون البواطل وكلام القوم هو الأول وتقول في دعائك لا اهلك وانت الرجاء بكسر اللام والعامة تفتحها وقد بلغنا عن الصاهد ابن عباد ان قزما من اهل الادب تعرض به فقال اهلك في دورتك فقال وانت من اهل اهلك وانعم عليه قال ابو هلال العسكري وتقول العوام شيء ازلي اي قديم ويصفون الله تعالى بالأزلية وكل ذلك خطأ لا أصل له في العربية وإنما سمعوا قول الناس لم يزل الله موجودا ولا يزال فذلع منه هذا البناء قال أثي بعض النسخي من إصلاح المنطق الأزل القديم فإن كانت بالسكايف قاله فقد أخطأ ليس الأزل بشيء انتهى الشريط الثاني والكتاب البقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب باب الباء. تقول لما يزرع ويؤكل بذر وبذور، والعامة تقول بذر ومذور وهو خطأ وتقول هذا بالطيح. بكسر الباء والعامة تفتحها وتقول لجميع العشق وما ينبت الربيع وما يأكله الناس والبهائم بقل والعامة تخصه بذلك النبات المعروف الذي يأكله الناس وتقول بقل وجه الغلام التخفيف والعامة تشدد القاف وتقول لما يتعجل من الزرع والثمار قد بكر وهو الباكورة والعامة تقول قد هرف وتقول هذا البورق بفتح الباء لهذا الذي يلقى في العجيب والعامة تضمها وهو خطأ لأنه ليس في الكلام فوعل بضم الفاء وكل ما جاء على فوعل فهو مفتوح الفاء نحو جواب وروشا وهو البرقيل للرشوة بكسر الباء وكذلك كل ما جاء على فعليرك بالقيس والبرجيس اسم النجم الذي يقال له المشتري والعامة تفتح الباء منهم وتقول هذا بخور بفتح الباء والعامة تضمها وتقول هي الببعة وبور النجار بفتح الباء في جمع والعامة تكسرها اي تكسر الباء في جنة وهو البوري والباري الذي تقول له العامة البارية وهي البصرة بتسكين الصاد وبعض العامة يكسرها والبكرة بتسكين الكاف وبعض العامة يفتحها وبثق بثق السيل بفتح الباء والعامة تكسرها وهي لغة وهو البلور بكسر الباء وفتح اللام والعامة تفتح الباء وتضم اللام والبهار مضم الباء وهو الحمل والعامه تفتحها والبالوعة بألف والعامه تقول بلوعه وبرهوط بفتح الراء والعامه تسكنها وهو الباء وهو النكاح والعامه تقصرها وتقول بلعه اللقمة بكسر اللام والعامه تفتحها وبششت بفلان بكسر الشيم والعامه وتقول بنا فلان على اهله واصله انه كان من اراد ان يدخل بزوجته بنا عليها قبة فقيل لكل داخل بام والعامه تقول بنا باهله وتقول لمن دخل بزوجته هذا بعلها ولا يسمى بالا حتى يدخل بها وهو زوج على كل حال والعامة تسميه بعلا وان لم يدخل بها وتقول ديار بلاقع أي خالية والعامة تقول براقع براء وإنما البراقع جمع برقع وهو ما تجعله المرأة على وجهها وتقول خرج فلان الى بر والعامه تقول برا وتقول ضررت والدي وضررت في يميني بتسراء والعامه تفتحها وتقول لمن تأموه بالبر بر والديك بفتح الباء والعامه تكسرها وتقول بخصت عينه بالصاد والعامه تقولها بالسين وتقول ما رأيته البتة والعامة تقول ما رأيته بتة وتقول للشيء الذي تذيب فيه الصاغه البوطه والعامة تقول البوطقة وتقول بينهما بون والعامة تقول بينهما بين وتقول بين الرجلين بون بعيد في هذه اللغة العالية ومنهم يقول بينهما بين بعيد وتقول الشيء المتوسط هو بين بين قال عبيد بن الابرس نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين والعامة تقول هو بين البينين وتقول بين أنا جالس جاء عمر والعامة تقول بين أنا جالس إذ جاء عمر وليس لدخول إلها هنا معنى وإن كانت قد جاءت في أحاديث لكنها محمولة على أنها من الرواة وقد أجاز ذلك في بينما قال الشاعر استقبل الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مواسيره واعتذر بأن ما دمت الى بين فغيرت حكمها كما ان رب لا لها الا جسم فلما زيدت فيها ما وليها الفال قال تعالى ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين وتقول في جواب الاستفهام بالنفي بلا اذا اردت اثباته ونعم اذا اقررت على نفيه مثاله ان يقالك اما تقول فتقول بلا اذا اردت اثبات القيام وتقول نعم اذا اردت نفيه اي ما اقوم والعامة لا تفرق وقد حكي عن ابي بكر ابن الانباري انه حضر مع جماعة ليشهدوا على اقرار رجل فقال احدهم للمشهود عليه الا نشهد عليك فقال نعم فشهدت الجماعة وامتنع ابن الانباري وقال ان الرجل منع ان نشهد عليه بقوله نعم لان تقدير جوابه لا تشهد عليك وتقول لمن تنسبه الى السرقة هذا برجان والعامة تقول برجاس وتقول انما هو فدير ابن برجان من بني عطارد كان مولى لبني مريء القيس وتقول بهرني الشيء يبهرني بفتح الياء والعامة تقول ابهرني بالف يبهرني بضم الياء وتقول انتلأ بطن فلان والعامه تقول انتلأت فتؤنث والعرب تذكر قال الشاعر فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك ما لا منتهى الذنب أجمع وتقول في اللون الخالص الذي لا يخالطه لون آخر بهيم فتقول أسود بهيم وأبيض بهيم والعامه تخص الاسود بالدهيم باب التاء تقول انت تكون علي فتح التاء وضم الراء والعامه تضم التاء وتفتح الراء وتقول ما هذا التباطؤ والعامه تقول ما هذا التباطؤ وكذلك التوضؤ والتوقؤ والعامه تقولهما باليا وتقول ما هذا الترادي علينا والعامه تقول الترادوا باسكان الواو وليس في العربية واو ساكنه في آخر اسم ولا نظر وانما تقول العرب تراد فلان على فلان تراد بالهمز فإذا خففوا الهمز قالوا الترابي مثل التعابي وتقول تفاءدت وهي استقبال مندودة والعامه تقول تخاوبت وتقول تركت كذا والعامه تقول في بعض الالفاظ قدرته وتقول دابة لا ترادف والعامه تقول تردف وتقول الشات تجتر والعامه تجعل مكان الجيم شينا وتقول جاءت المرأة بتوامين ولا تقول توام انما التوام احدهما وتقول للمرأة تعالي بفتح اللام والعامه تكسرها وتقول تلك فعلت وتيكا والعامة تقول ذيكا وهي الترقوة بفتح التاء والعامة تضمها وهي تكريت بفتح التاء والعامة تكسرها وتكريت بفتح التاء بلد مشهور بين بغداد والموصل وهي الى بغداد اقرب وهي غربي دجله وبلده تستر بالتاء والنسبة إليها تسترى اعظم مدينة بخوزستان وهو التنين بكسر التاء والعامه تفتحها وكذلك التميمسه قال تعالى قول الكتاب لكيس الحساب تليسة بفتح التاء قلط وصواب كسرها تليسة وتقول هذا التغار بتاء معها ياء على وزن تفعال مثل تخفاف والعامة تقول التغار بحذف الياء وتقول تمرن فلان على كذا والعامة تقول تدر منه وهو خطأ وتقول تفل فلان والعام تجعل التاء فاء وتقول التذكار للمعاهد يهوج الحزن بفتح التاء وكذلك التسال وتسكاب الدمع والعام تكسر هذه التاءات. وتقول تواترت رسل فلان الي إذا جاءت منقطعا بعضها عن بعض بين كل اثنين هنيها قال الله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى وأصلها وترى من المواطرة ومعناه منقطع بين كل اثنين دهر وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا بأس بقضاء رمضان او المنقطع والعامة تجعل التواتر في معنى الاتصال الذي ليس فيه انقطاع وهذا غلط منهم وتقول تأثم الرجل وتحمثه اذا فعل فعلا يخرج به من الاسم والحنس والعامه تقولهما لمن وقع في الإثم والحنز وتقول تتايعت المصائب على فلان والعامه تقول تتابعت الباء وهو غلط لان التتابع في الخير والتتايع في الشر وتقول تنحس النصار بالحاء إذا تركوا اكل اللحم والعامة تقول تنهس النصارى بالهاء إذا أكلوا اللحم قبيل صومهم. قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال هذا غلط في اللفظ وقلب في المعنى إلى ضده أما اللفظ فإنما يقال بالحاء وأما المعنى فإنما يقال لهم ذلك إذا تركوا أكل اللحم ولا يقال لهم ذلك إذا أكلوه قال ابن دريب هو عربي معروف لتركهم أكل الحيوان ويقال تنحس إذا تجوع كما يقال توحش وكأنه ماخوذ منه كأنهم تجوعوا من اللحم تقول رجلا خط ومعنى خط اي خفيف الشعر اللحية والحاجبين والعامه تقول اخط بزيادة الف وثدي المرأة بفتح الث والعامة تكسرها وربما قالت ثدي الرجل وانما يقال ثم الرجل وتقول هذا السئلول والثاليل والعامه تقول السالول والثواليل وتقول عصاة التمر سجير والعامه تقولها بالتاء تجير وتقول لما يكسر ثمنه هذا ثمين كما تقول رجلا لحين لمن كفر لحمه وشحين لمن كثر شحمه والعامه تقول هذا مصنم بكسر الميم ثانية وإنما الذي صار له ثمن وإن قل كما يقال غصن مورق وشجرة مثمره والثيتا الوعل والعامه تجعل مكان الثاء تاء والوعل المثل من الذكر من الوعول والتيئه البتاء الوخاء خطا باب الجيم تقول هذا جذع من الغنم وجذع وتقول قد ردها جذع بفتح الذان في الكل اي ردها الى اول ما تضيء بها والعامة تسكر الدال في الكل وتقول سياب جدد لضم الدال، والعامة تفتحها وهو الجدي بفتح الجيم والعامة تكسرها وهو الجراب والجرجير وجرم الشمس والجري لضرب من السمك والجراحة كله بكسر الجيم والعامة تفتحها وهو الزورة والجوداء بفتح الجيم والعامة تضمها وكذلك الريح الجنوب وما تضمها الا ان تريد جمع جم اي لا تضم الريح ريح الجنوب الا ان تريد الجمع وهو جفن العين وجفن السيف بفتح الجيم والعامة تكسرها وهو الجنين للطفل ما دام في بطن امه والعامه تقول جني وهو الجن نار والعامه تجعل مكان اللام نوما والجن نار هو زهره الغنان وهو الجدري والجداري العامه قد وهو الجوالق بضم الجيم ولا يفتح في الواحد إنما يفتح في الجمع قرات على شيخنا ابي منصور قال الجوالق اعجمي معرب واصله بالفارسيه قواله، وجمعه جوالق بفتح الجيم وهو من نادر الجمع وتقول جهدت جهدي بفتح الجيم والعامه تكسرها وجفوت الرجل وجلوت المرآة والعروس والعامه تجعل مكان الواوياء وتقول جرعت الماء بكسر الراء والعامه تفتحها والجبهة هي التي يسجد الإنسان عليها والعامه تسميها جبن وذلك غلب إنما الجبينان يكتنفانها من كل جانب جبين، وتقول للصبية الصغيرة جارية والعوام تخص بذلك الأم، وتقول لبثة تخرج في جفن العين الجد جد هذه لغة تميم وربيعة تسميها القبعة والعامة تقول عنها الكد كد وتقول حطب جزل وهو الغليظ وقيل يابس قال الشاعر ولكن بها ذاك اليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقدت لا بضيامي والدهان قد الجزل والعامة يقدمون الزاي ويقولون زجل وهو غلط وتقول للخيوط المعقدة جداد بالجيم وتشديد الدال والعامه تقول كداد وهو الجبولاء بالجيم والمد ومعنى الجبولاء العصيده العصيده والعامه تقول لها الكبولة وهو الجرذ بالدال المعجمه والعامه تقول بالدار المهمله وتقول فلان يجدف اذا تأثر من الشيء والعامه تقول الجيم كافا وتقول للحديدتين اللتين يقص بهما الجلمان والعامه تقول الجلم وتقول هذا جواب كتبك قال العسكري والعامه تقول في جمع الجواب جوابات وأجوبة وهذا خطأ لأن الجواب مثل الذهاب قال سيبوي الجواب لا يجمع وقولهم جوابات كتبي وأجوبة كتبي مولد وإنما يقال جواب كتبي باب الحاء تقول دقيق حوار يضم الحاء والعامة تفتحها وتقول بصل حريف بكسر الحاء والعامة تفتحها وهو جبل حراء بكسر الحاء وفتح الراء والمد والعامة تغلط فيه في ثلاثة مواد يفتحون الحاء موصرون ويميلون وتقول للقصب المجتمع حردى بالحاء والعامة تقول هردى وهو حلقة الباب وحلقة القوم قال ابو عمرو الشيباني ليس في الكلام حلقه الا في قولهم هؤلاء قوم حلقة هؤلاء قوم حلق للذين يحلقون الشعر الا ان الفراء ذكر في نوادره حلقة وحلقة جميعا وتقول هي حواقة حواقة القوم بالدم والعامة تفتحها وتقول حدق القوم بالعسكر يحدقون والعامة تقول احدقوا بألف، وحمة العقرب والزنبور سموهما والعامة تذهب الى انها شوكتهما التي تلسعان بها وذلك خطأ والحمام ضباط الاطواق وما اشبهها مثل الفواخد والقماري والقطا والعامة تخص بذلك الدواجن التي تستفرخ في البيوت وتقول الابن التي تحمل الامتعه خاصة حمولة والعامة تسمي الكلة حمولة وتقول ليابس العشب كل حشيش ولا تقول ذلك لشيء من الرطب والعامة تطلق اسم الحشيش على الكل وهو خطأ انما يقال لرطب الحشيش رطب مضم الراء وخلى والكلة يجمعها جميعا وخلا والكلا يجمعهما جميعا وتقول حضرت السفينه احضرها بضم الدال من احضر والعامه تكسرها تقول احضر حضرت احضرها هذا الدال وتزيد في حضرت ا ويقولون قد ان احضار السفينه وانما هو حذرها وتقول للثوبين من جنس واحد يؤتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر حلة والعامة تقول للثوب الواحد حلة وذلك خطأ لأن الحلة عند العرب ثوبان من جنس واحد قال أبو هلال العسكري فإن كانت جبة وقلنسها من ضرب واحد فهي حلة وتقول حلقت الشيء إذا رميته إلى فوق يقال حلق الطائر في كبد السماء إذا ارتفع والعامة تجعل التحليق من علو إلى سفل وهو خطأ وتقول خدمته على حسب ما أعطاني بفتح السين ومعناه على مقدار ذلك فهو من الشيء المحسوب والعامة تسكن السين وتقول ايضا افعل هذا فحسب بتسكين السين تقول افعل هذا فحسب بتسكين السين والعامة تقول هذا وبس وتقول ما كان ذلك في حسباني والعامة تقول في حسابي وليس للحساب هنا وجه وتقول حل الشيء في عيني بكسر اللام والعامة تفتحها، وإنما يقال حلا في فمي، فهذا من الحلاوة، والأول من الحليه وتقول حلمت في النوم بفتح اللام، فإذا أردت الحلم ضمنتها. وحلق الصبي بفتح الذال والعامة تكسرها. وتقول في عينيه حور بفتح الحاء والعامة تكسرها. وتقول قد حسن الشيء وحمض الخل بفتح الحاء وضم السين والميم والعامه تضم الحاء وتكسر السين والميم وتقول للون من الصبغ حماح بضم الحاء والنسبة إليه حما حمي حماحمي والعامه تفتح الحاء وتقول للحافظ حارس والعامه تبدل السين صادا، وتقول في كمية الثعلب أبو الحسين بالصاد، والعامة تجعلها سينا، وتقول قف حتى اجيء من غير إمالة حتى، والعامة تميلها، وحتى حرف والحروف لا تمال، فأما حرف العامة منها الحاء وقولهم كي اجيء فهو اشهر من انواء وتقول لي حاجات والعامة تقول حوائج قال العسكري وليس مما تعرفه العرب ولا يوجبه القياس وانما تجمع العرب الحاجة فتقول حاج وحاجات وحوج حاج وحاجات وحوج وتقول للخارج من الحمام طاب حميمك وان شئت قلت طابت حمتك اي طاب عرقك لان عرق الصحيح طيب وعرق السقيم خبيث والعامه تقول طاب حمامك وتقول قد حدث امر عظيم بفتح الدال والعامه تدمها قياسا على قولهم اخذني ما قدم وما حدث والفرق أن اصل حدث فعل وإنما ضم الدال حدث لتقدم قدم وللمجاوره أثر كما قالوا الغدايا فإذا أفردوا الغدات قالوا الغدوات وكذلك قوله أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين اللامة اراد ملمه لكنه راعا الوزن لكنه راع الوزن وتقول حردت الناقة كذا بضم الحاء وكسر اللام والعامة تفتحها وتقول فلان يحس في السير ويحض على الخير والعامة لا تفرق وقد فرق الخيل بن أحمد فقال الحص يكون في السير والسوق والحد فيما عداهما وتقول حميت المريضة ولا تقول احميته إلا أن تقول أحميت ال... إلا أن نقول أحميت المسمار في النار أو أحميت المكان إذا جعلته حنا وتقول إذا وجدت سخونة في بدنك أجد حمية والعام تقول أجد حمن وقد بلغنا عن الصاحب ابن عباد أنه رأى أحد دمائه متغير السحنة فقال له ما الذي بك؟ قال حمن فقال الصاحب ق فقال النذيم فاستحسن الصاحب ذلك وخلع عليه يريد الصاحب بقه حماقة ويريد النذين بوه حماوة انتهى الوجه الاول باب الخاء تقول هذا الخيام بكسر الخاء لما يؤكل عليه الطعام ما لم يكن عليه طعام فاذا وعلى عليه الطعام فهو مائدة والعامة تسميه مائدة وإن لم يكن عليه طعام وتقول لما له فص خاتم فإذا لم يكن عليه فص فهو حلقه والعامة تقول له خاتم كيف كان وتقول للذهب المصور هذا خلاص بتسرخاء والعامة تفتحها وتقول لرؤوس الحلي وما يكثر من خش باللام والعامه تقول خشر بالراء وهو الخلخال والخشخاش بفتح الخاء والعامه تكثرها فتقول الخلخال والخشخاش وهو الخطمي بكسر الخاء وتشديد الياء والعامه تفتح الخاء ولا تشدد الياء وهذا الخروب بضم الخاء والعامه تفتحوى وفيه لغة اخرى الخروب بفتح الخاء من غير نون وهذه الخنفساء بالمد من غير هاء والخنفسه والعامه تقول الخنفسات بزيادة الهاء وتقول في جمع خيشون وهو الانف خيشين والعامة تقول مخاشم وهي الخسية والعامة تقول الخصوة وما بفلان خصاصة اي حاجة والعامة تقول خساسة بالسين وهي الخرافات بتخفيف الراء والعامة تشددها وتقول فلان خد بفتح الخاء ولا تكسرها الا ان تقول فيه خد وهو الخداع. وتقول خطئ الرجل اذا تعمد الذنب فهو خاطئ ومنه الخطية ومنه قوله تعالى وان كنا لخاطئين واخطأ يخطئ اذا اراد شيئا فاصاب غيره قال عليه السلام اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر والعامة تقول في الكلمتين اخطا والصحيح ما قلنا قال بعض المتأخرين لا تخطون إلى خطأ ولا خطأ من بعض الشيب في فوديك قد وخطأ فأي عذر لمن شابت مفارقه إذا جرى في ميادين الهوى وخطأ أعيد البيتين مرة أخرى لا تخطون إلى خطئ ولا خطا من بعد ما الشيب في فوديك قد وخطأ فأي عذر لمن شابت مفارقه إذا جرى في ميادين الهوى وخطأ ونقول خربش الكتاب إذا أفسده والعامة تقول خرمش بالميم وتقول دخل في خمار الناس والعامه تقول في غمار الناس وتقول لمن هلك له من لا يتعوض عنه كأب خلف الله عليك أي كان لك خليفة عنه ولمن هلك له ما يتعوض عنه كالولد أخلف الله عليك والعامه تقول فيها أخلف الله عليك وهذا خطأ باب الدال تقول هذا دلف بفتح اللام والعامه تضمها وهذه الدوامه بضم الدال والعامه تفتحها وهذا الدخان بتخفيف الخاء وجمعه بلخ والعامه تشدد الخاء وتجمعه دخاخين وهذه ضواب حسان ودويبه حسنه اي دويبه بتجديد الباء والعامه تخففها وهذه دجاجة والجمع دجاج والعامة تكسر الدال وهي لغه الربيع وهذا درهم بكسر الدال وفتح الهاء والعامه تفتح الدال وقال ابن الاعرابي العرب تقول درهم ودرهم ودرهام وتقول هذه دخاريس القميص وهي فارسيه معربه والعامه تقول تخاريس وهذه دمشق بفتح الميم والعامه تكسرها والدهليز والديباج بكسر الدال والعامة تفتحها بفتح الدال والعامة تكسرها والدنجج من الخيل لونا دون لونين غير خالص دستور دستور الحساب بضم الدال وهو قياس كلام العرب كاسلوب وعرقوب وخرقوم والعامة تفتح الدال وتقول هو الدستج الذي يدق به اعجمي معرب والعامه تقول الدستك وقد فلان يدري بفتح الراء والعامه تكسرها وموضع دفيء مقصور مهموس والعامه تقول دفي بتشديد الياء والديه مخففه الياء والدم مخففه المل والعامة تشددهما والدنيا لا تنوم والعوام يقولون هذه دنيا متعبة فينومنونها وذلك خطأ لان دنيا وما في وزنها مما لا ينصرف لا يدخله التنوين لا يدخله التنوين بحال من الاحوال وسمعت بعض المتعبدين يدعو اللهم أصلحنا في ديننا ودنياتنا وهذا قبيح وتقول في النسبة إلى الدنيا رجل دنياوي ودنيوي والعام تقول دنيائي بهمزة قبل النسب ولا وجه لذلك لأنه اسم مقصور غير مصروف ولا منون وتقول للذي يحمل الدوات دواغي لأن تاء التأنيف تحدث في النسب كما تقول في النسبة إلى مكة مكي وإلى فاطمة فاطمي والعامة تقول دواتي فتثبت التاء وهو خطا قبيح وتقول أتيت دجلة بغير ألف ولام كما تقول أتيت مكة والعامة تقول الدجلة وتقول دفقت الاناء بفتح الدال ادفقه بفتح الالف وكسر الفاء والعامه تقول ادفقت بزياده الف ادفقه بضم الألف وهذا خطر وتقول للقميئ الحقير ذميم بالدال المهمله والعامه تقول ذميم بالزال المعجمه وانما الذميم السيء الخلقي وقرأت على شيخنا ابو منصور قال الدمامه بالدار المهمله في الخلق وبالدار المعجمه في الخلق ونقول لدولبة كثيرة الارجل تدخل الاذن كثيرا دخال الاذن من الدخول وتسميه العرب الحريش بالياء على أذن حريص والعامه تقول دخان الأذن بالنون يشبهونه بالدخان ولا معنى لذلك وتقول للنصوص دعار جدال المهملة مأخوذ من العود الدعر وهو الذي يؤذي بكثرة دخانه قال ابن محبل باتت حواتب ليلي يلتمسن لها جزل الجدى غير خوار ولا دعري قال شيخنا ابو منصور وان ذهبت بهم الى معنى الفزعجاج اي يقال بالذال وتقول اخر الدواء الكي والعامة تقول اخر الداء الكي باب الظال تقول من الجماعة القليلة من اناث الابل ذود ولا يقال للذكور ذود والعامة لا تفرق وتقول هو الذقن بفتح الذال والقاف والعامه تقول ذقن بالذال المهمله وإسكان القاف وهو الذئابه بضم الذال مع الهمزه والعامه تفتح الذال وتشدد الواو وتقول بين الرجلين ذحل بالذال المعجنه والعامه تقولها بالدال المهمله ونقول وقع في الشراب ذباب ولا نقول ذبابة والجمع القليل الذب والكثير ذبان وتقول في الجمع القليل الذبة والكثير ذبان وتقول ذبل الريحان بفتح باء والعام تضمها وتقول هذا ملح ذراني بفتح الراء والهمزة والعامة تقول اندراني وتقول للشيء الحديد الريح ذفر سواء اكانت تلك الريح طيبة او خبيثة والعامة تقول زفر بالزاي وتقول هذا الرجل ذو قرابتي قال الشاعر يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذي قرابته في الحي مسرور والعامه تقول هذا الرجل قرابتي، وتقول قال فلان ذيت وذيت والعامه تقول كيت وكيت وإنما العرب تجعل ذيت وذيت كناية عن المقال وكيت وكيت كناية عن الأفعال باب الراء تقول هذا الرصاص والريحان بفتح الراء والعامة تكثرها وهذه رحى بفتح الراء وجمعها أرحى والعامة تقول رحى أو رحى بتسرى وتجمعها أرحية وتقول هذا رخو والمال في الرعي بكسر الراء والعامه تفتحها والروزنة والروشن بفتح الراء والعامه تضمها وهو الرق الذي يكتب فيه ولا تكسر الراء الا ان تريد الملك وهو الرئة بالهمز والعامه تشدد الياء والرهاء بالمد والعامه تقصرها. ورد الله مقصور، والعامة تمدها. ورفضت فلانا والعامة تقول أرفته. ورسنت دابتي والعامة تقول أرسنتها. ورخص السعر بفتح الراء وضم الخاء، والعامة تضم الراء وتكسر الخاء وتقول قد هبت الرياح. والعامة تقول الأرياح ولو قالوا الأرواح كان صحيحا والرباعية مخففة والرباعية مخففة كالرفاهية والعامة تشدد الياء فيهما وهذا خبز الرقاق بضم الراء والعامة تكسرها فتقول خبز الرقاق وتقول لبائع الرؤوس رقاس وهم يقولون رواس وتقول أفعل ذاك من رأس والعامه تقول أفعل, أفعل ذلك من راس وتقول شممت رائحه كذا بكسر الميم والعامه تقول شممت بفتح الميم كذا فتحدث الياء وهو الرزداق وهو الرصداق بضم الراء والرصداق ولا تقل رستاق والراحلة اسم لما يركب في السفر من جمل او ناقة والجمع رواحل وانما تسمى راحلة لشد الرحل عليها ودخلت الهاء هنا للمبالغة كقولهم راوية وداهية والعامة تخص باسم الراحلة الناقة النجيبة وتقول للقناة إذا كان لها زج أي زوج وسنان رمح والا فهي قناه والعامه تسميها رمحه كيف كانت وتقول للبعير أو الحمار الذي يستقى عليه راويه فاما التي فيها الماء فمزاده والعامه تسمي المزاده راويه وتقول لركاب الهبل خاصه دون الفرسان ركب والعامه تقوله لكل راكب وتقول للذي ينظر للقوم من مكان مرتفع ربيئة فإذا لم يرتفع فليس بربيئة والعامة لا تفضل وتقول اقطع هذا من حيث رك اي ضعف والعامة تقول من حيث ركأ وتقول للكثير الاشغال راب والعامة تقول مربوب وذلك قلب بالكلام لأن المربوب المصلح المربى وتقول اردمت الباب فهو مردوم اذا سببته والعامه تقول اردمته فهو مردم وتقول هذا الراووق والعامه تقول الراوق وهو غلط لانه ليس في كلام العرب فاعل والعين منه واو وتقول فلان احمق من رجله وهي البقية الحمقاء والعامة تقول أحمق من رجلة تضيف ذلك إلى قدمه وتقول رب مال أنفقته تشير إلى القليل والعامة تقول رب مال كثير أنفقته وفي هذا تناقض لأن رب للقليل فلا يخبر بها عن الكثير باب الزاء تقول الزعروض والزنبور لضم الزاء والعامه تفتحها وهذا زئبر الثوب بكسر الباء مع الهمز ومثله الزئبقه والعامه تفتحها ولا تهمز وهو الزماورد والعامه تقول الزماورد وهي الزهرة بفتح الهاء والعامه تسكنها وهي الزنثلجه والعامة تفتحها وقد يقال زنفليجه وتقول الجبة الصوف زرمانقة وهي عبرانية وقد تكلمت بها العرب والزبول بفتح الزاء فان كسرتها زدتها نيما فقلت زنبيل والعامه تقول زنبيل بفتح الزاء وهو الزمرض بالذار المعجمة والعامة تقول بالدار المهملة والزرنيخ أي بكسر الزاء الزرنيخ والعامة تفتحها وتقول فيه زعارة بتجديد الراء والعامة تخففها وتقول للعبد اللئيم زوش بفتح الزاء والعامة تضمها وزهقت نفسه بفتح الهاء والعامة تكسرها وتقول زروة النقمة بتسر والعامة تفتحها واشتريت زوجين عال ولا تقول زوج عال لان الزوج اسم لكل واحد له قريم من جنسه وتقول زدت الطعام اذا جعلت فيه زيت والعامة تقول زيته وتقول لاصل ذنب الطائر الزمكي والزمكة والعامة تقول زمكات والرهم من الطير والدجاج والبط والدسم من دهن السمسم والجوز واللوز والزيتون والودك من الإبل والبقر والغنم والعامة لا تفرق وتقول يمرسي الحمام زجال باللام والزجل إرسال الحمام الهابي من مزجل بعيد وقد زجل به يزجل والعامة تقول زجعا وهو خطأ كذلك قرأته على شيخنا ابي منصور رحمه الله باب السين تقول سائلت فلانا فبالغت في المسائلة وهما يتساعلان والعامة تقول سائلت فبالغت في المسائلة وهما يتساعلان وتقول تعلمت العلم. قبل أن يقطع سرك وسررك والعامة تقول قبل أن تقطع سرتك وذلك حطأ ان السرة هي التي تبقى بعد قطع السر وتقول ساغة للشراب فهو سائر والعامة تقول إن ساغة فهو منسار وتقول سهل الشيء بفتح السين وضم الهاء والعامة تضم السين وتكسر الهاء سفل الشيء بفتح الفاء والعامة تضم السين وتكسر الفاء وفلان من السفلة ولا تقل هو سفلة لأن السفلة جمع. وتقول سعرهم شر والعامه تقول أسعرهم وسن عليه برعة بالسين المهملة والعمر تقول بالشين المعجمه قال ابن السكين ولا تقل شن عليه برعة بالشين المعجمه وهو السميدع والسفرجل والسحور والسفود والسعوت والسحوح والسوفن لنوع من المشموم وقد جاءتنا سفتجه كله بفتح والعامه تضمها والسرداب والسقايه وسلخ الحليه والسرقين معرب اصله سرجين كله بكسر وهذه السراويل هذا المعروف عن اوائل العرب وهي فارسية معربة وليس لها بالعربية اسم والعامه تقول سروال وتقول نحن في ساعة كلنا قد سمن وقد جاءنا سبي بفتح السين فيهم والعامه تكسرها وتقول في هذا سداد من عوز بكسر السين والعامة تفتحها وهو سين بكسر السين والعامة تدمها وتقول سفس الدواء بكسر الفاء والعامة تفتحها وصبحت في الماء بفتح الباء وسمحت لفلان بفتح الميم والعامة تكسرهما والسجية بالسين وكذلك سجار التنور والثلجم والعامة تقولها بالشين المعجمة وفي العوام يقول سلجم بالفاء وهي السلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء الواحدة سلامة والعامه تشدد الياء وتقول لأصحاب المتاء الاستيام والعامه تقولها بالشين المعجمه وتقول سيلان السكين بكسر السين واسكان الياء وأنشدوا ولم أصالحكم ما دام لي فرس قبضا على السيلان إبهامي والعامة تقول سيلان بفتح السين وليا، وقد سلم فلانا من كذا بفتح السين ولا تضمها إلا أن تريد به لدقة وهي السموم للريح الحارة ولا تضمها إلا أن تريد جمع سم والسكران بفتح السين والعامة تكثرها وتقول لما يرمى به عن القوس إذا كان عليه ريش ونخل سهم والعامة تقول له سهم كيف كان وهذا غلط لأن العرب تقول له أول ما يقطع قبيب فإذا أمله عليه الحديده فهو من جاب فإذا ركب عليه الريش والنخل فهو سهم فإذا كان طويلا فهو نشاب وتقول للخيط من القطن سلك فإذا كان من صوف فهو نصاح والعامه تقول للكل خيط وتقول لمن دون الملك سوقة لأن الملك يسوقهم فينساقون له على مراده قالت حرقة بنت النعمان فنوما نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتمصفوا والعامة تجعل السوق اسما لعوام الناس ولأهل السوق والواحد من أهل السوق سوقي والجمع سوقيون وتقول للبلدة التي استحدثها المعتصم سر من رأى على ما نطق به في الأصل فإن المعتصم لما شرع في إنشائها شق ذلك على عسكره فلما انتقل إليها سر كل منهم برؤيتها فقيل فيها سورة من رأى ولزمها هذا الاسم والعامه تقول سامراء وقد وهم البحتري أو الطر فقال في صلب دابك في شعره ونصبته علما بسامراء وتقول هذه سامراء منزل معروف بطريق مكة والعامه تقوله بالصال وتقول هذه سميرية لضرب منصف منصفة الى رجل يقال له سمير وهو اول من عملها والعامة تقول سمارية وهو خطأ وتقول جد القوم في السرى اذا ساروا ليلى والعامة تجعل السرى للسير اي وقت كان وتقول لا اكلمك سائر اليوم أي ما بقي منه مأخوذ من سؤر الاناء وهو بقية ما فيه والعامه تشير بسائره إلى جميعه وذلك خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيلان وكان قد أسلم وعنده عشر نسوة اختر منهن أربعا وفارق سائرهم وتقول لهذا الطائر السماني مخففة أي السماني مخففة المين مرسلة الآخر والعامة تقول سمان بتشديد المين وسلاء النخل شوقه الواحدة سلاء والعامة تقول سلي النخل والواحدة سلية وتقول بفلان سلال والعامة تقول سل وتقول للذي يثقل القوم ساق والعامه تقول شارب وهو قلب وتقول للمراه سيدتي والعامه تقول ستي قال ابن العربي ان كان من السؤدب فسيدتي وان كان من العدد فستتي لا اعرف في اللغه لستي معنا قال شيخنا أو منصور وقد تاوله ابن الانباري فقال يريدونه يا ست جهاته وهو تأور بعيد مخالف للمراد وتقول قد غلبت عليه السوداء والعمل تقول قد تسودنا فجعلوه من المره السوداء ولا يتصرف من المره السوداء فعل ولو تصرف لم يدخل فيه وتقول سخرت من فلان والعامة تقول سخرت به انتهى الشريط الثالث والمكتاب بقيه على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب باب الشين تقول هذه الشجر والواحدة شجرة بفتح الشين والعامة تفسرها وشخص البصر بفتح الخاء وشفق الرجل بفتح الهاء والعامة تكسرهما وهو الشأم على فعل لا غير قال الشاعر كيف نومي على الفراش ولما يشمل الشأم غارة شعواء والعامة تقول الشام على فعال وذلك خطأ وشنف المرأة بفتح الشين وشرع السفينة بكسر الشين، والعامة تضمهما، وشملت الريح بفتح الشين والميم صار شمالا، والعامة تقول قد أشملت بألف وهم شرَع بفتح الشين والراء، والعامة تقول هم شرع واحد، وهو الشف بتشديد الثاء والعامة تخففها، وهو شحن بكسر الشين والعامة تفتحها. وهو غرب. قال شيخنا ابو منصور وهو اسم للرابطه من الخيل في البلد من اولياء السلطان لضبط اهله وليس باسم الامير والقائد كما يذهب اليه العامه فالنسبه اليه شحني وشحنيه ولا تقل شحنكيه وهذه الكلمه عربيه صحيحه واشتقاقها من شحنت البلد بالخيل اذا ملاته بها والفلك المشحون المملوء وتقول بالسائل الملح شحان بالذال من قولك شحنت السيف اذا بارت في احداده والعامه تقول شحاث بالثاء والشردمه القطعه من الشيء بالذال المعجمه والعامه تقولها بالداي المهمله وهي الشفه بفتح الشين مع التخفيف والعامه تكسر الشين وتشدد الفار وهي الشقوق في اليد والرجل والعامه تقول الشقاق وذلك لا يقال الا في قوائم الدابه وتقول شممت الشيء بكسر الميم والعامه تفتحها وتقول للذي تأمره سم يدك بفتح الشين والعامة تضمها وتقول شغلته بكذا والعام تقول أشغلته وهو في شغل شاغل والعامة تقول في شغل مشغل وهو الشهدانج الجيم والعامة تقول شهدانك وهو شطرنج بكسر الشين على وزن جردحل وتقول للحزن الأخلاق فلان حسن الشمائل والعمة تخص ذلك بحسن التثني والتعطف في المشي ولا وجه لذلك وهو الصعدي باسكان العين والعمة التحوى وتقول ما شعرت بكذا بفتح العين اي ما علمت به والعامة تضم العين وذلك لا يجوز الا اذا اردت اني صرت شاعرا وتقول لمن اخذ شمالا في سعيه قد شائم واذا امرته قلت شائم يا هذا والعامه تقول قد تشائم وانما يقال تشائم لمن اخذ نحو الشام وتقول شفاعة الرسول باخر والعامه تقول شفاعة الرسولين بثالث وهو خطأ لان الشفعة في كلامهم بمعنى الاثنين وتقول المريض شفاك الله والعامه تزيد ألفا فيفسد المعنى لأن معنى أشفاك القاك على شفاها لك وتقول للكساء الذي يطرح تحت السرج ويلقى طرفه إلى كفر الداب هذا الشليل والعامة تسميه الكمبوش وهو من تعريض المولدين ولم تعرف العرب ذلك وتقول شتان ماهما قال الاصمعي ولا يقال شتان ما بينهما قال أبو حاتم فقلت له فقد قال ربيع الرقي لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد أسيد والأغرى بن حاتم فقال ليس ببيت فصيح يلتفت إلى قوله وإنما شتان كما قال الاعشى شبتان ما يومي على كورها ويوم حيان اخي جابر وتقول دابة شموس بالسين والعامة تقول لها بالصاد وتقول في تصوير الشيء شوي بالياء والعامة تقول شوي بالواو باب الصاد تكون هذه صناعة صناعة المزن بكسر الصاد والعامه تفتحها وصنجة الميزان بالصاد والعامة تقولها بالسين وصولجان بفتح اللام والعامة تكسرها واصله فارسي المعرب ورجل صعدوك بضم الصاد والعامه تفتحها والصناخ بالصاد وهم يقولونه بالسين والصحراء مندودة والعامة تقصرها وتزيدها والصفر النحاس بضم الصاد والعامة تكسرها وإلا الصفر الخالي من الآمية وغيرها والصحناء والصحناء مندودان والعامة تقول صحنية وتقول هذا الصوبج ومسمى المرقاق أيضا والعامة تسميه الصوبك وتقول للإناء الذي يتطهر فيه من الخزف صاخرة والعامة تقول صاغرة وتقول لعيد الفرسي الذي يوقدون فيه النيران ليلا الصدق والعامة تقول الصدى وتقول هذه الصيفه والعامه تقول الصيفية بزياده وتقول صعق فلان بفتح الصاد ولا تضمها الا يكون قد اصابته صاعقه وتقول صلب الشيء بضم اللام والعامه تضم الصاد وتكسر اللام وذلك اخبار عن المصلوب وتقول صرفته عما اراد والعامة تقول اصرفته وتقول فلان يأتينا صباح مساء على الاضافه تريد انه يأتي في الصباح وحده لأن التقدير يأتينا في صباح مساء وتقول يأتينا صباح مساء على فتح اسمين تريد انه ياتينا صباحا ومساء فتحذف الواو والعاطفة والعامه لا تفرق بين القولين باب الضاد تقول ضمر البطن بفتح الضاد والميم والعامه تضم الضاد وتكسر الميم ومنهم من يفتح الضاد ويضم الميم والضفدع بكسر الضاد والعامة تفتحها والضبع بدم الباء وهو اسم للأولفاء والذكر ضبعان والعامة تقول الضبع بتسكين اليا بتسكين الباء وإنما الضبع العضد ومنهم من يقول في الأولفاء ضبع وتقول ضعف الرجل بفتح الضاد وكسراء والعامة تضم الضاد وتقول ضعف الشيء بفتح الضار وضم العين والعامة تضم الضاد وتكسر العين وتقول قوى الله منك ما ضعف والعامة تقول قوى الله ضعفك وهو دعاء على الشخص لا لا إلا أن تريد بذلك قوى الله ضعيفك قوى الله ضعيفك فإنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك فقوي في رضاك ضعفي اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي باب الطاء تقول اعوذ بالله من طوارق الليل والعامه تقول من طوارق الليل والنهار وهو غلط لان الطروق الاتيان بالليل خاصه وتقول قرات السبع الطول بظن الطاء والعامه تكسر الطاء وانما الطول اسم للحبل وتقول لا اكلمك طوال الدهر بفتح الطاء والعامة تكسرها فتقول طوال الدهر وتقول طوبى لك والعامة تقول طوبعك وتقول قد طر شاربه بفتح الطاء وتقول على وجهه طلاوه بضم الطاء والعامة تفتحها وهي لغة والطياسان بفتح اللام والعامة تكسرها والطنجير بكسر الطاء والعامة تفتحها وترسوس بفتح الراء والعامة تسكنها والتنبور بضم الطاء والعامة تفتحها وترته فذهب والعامة تقول فانقرد باب الضاء تقول بالفصيح اللسان ضريف والعظام تجعل الظرف في حسن اللباس والبزة خاصة وهو غلط قال فعلا الظريف يكون حسن الوجه وحسن اللسان الظرف في المنطق والجسم ولا يكون في اللباس قال الحسن إذا كان اللص ضريفا لم يقطع أي إذا كان فصيحا بليغا احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد وقال المبرد الظريف مشتق من الظرف وهو الوعاء كأنه جعل الظريف وعاء للادب ومكاري الأخلاق ويقول قد ظرف الرجل بفتح وضم الراء والعامة تضم الضاء وتكسر الراء وهو الظفر بضم الضاء والعامة تكسرها وتقول لا تزالون بخير ما دام العلماء بين ظهرانيكم بفتح مون والعامة تكسرها تقول ظهرانيكم وهذا خطأ وتقول للمرأة اذا كانت في هودجها ضعينة فاذا لم تكن في هودجها فليست ضعينة والعامه تسميها ضعينة على كل حال وقد يقارب للمراه وهي في بيتها ضعينة والاصل ذاك وقال ابو اكرمة قال بعض اهل اللغة لا يقال للمرأة ضعينة حتى تكون في هودج او على جمل فان لم يجتمع لها هذان الامران لم يقل لها ضعينة باب العين تقول كذب العادلون بالله بالدال المهملة والمعنى الذين يعدلون به غيره والعامه تقولها بالزار المعجمه وتقول استكثر من الزاد خوف العوز بفتح العين والعامه تكسرها وتقول عطشت بفتح الطاء وعثرت بفتح الثاء وعجزت بفتح الجيم وعقلت بفتح القاف وما له عقار بفتح العين والعقار النخل وما له عناق بفتحها ايضا والعامة تكسرهن وتقول فلان عربي إذا نسبته إلى العرب وان لم يكن بدويا وعجمي إذا نسبته إلى العجم وإن كان فصيحا والعامة لا تنظر في هذا وتقول عناني الشيء والعامة تقول أعناني وعنيت بالأمر فأنا أعنى به بضم العين والعامة تقول أعنيت بفتح العين وكسر وقد دعت الشيء بفتح العين وضم التاء والعامة تضم العين وتكسر التاء ورجل عزب والعامة تقول أعزب وقد كثرت عيال فلان والعامة تقول كثرت عيلته والعيلة معناها الفقر وفيه من يقول عائلته وليس بشيء وتقول للمرأة ايام البناء عروس وللرجل ايضا عروس ومن امثال العرب كاد العروس ان يكون اميرا قال الشاعر وهذا عروسا باليمامة خالد والعامة تقصر هذا الاسم على المرأة خاصة وتقول في تصغير عين عوينه والجاسوس ذو العوينتين والعامة تقول عوينة وذو العوينتين وتقول هذه لغة عبرانية والعامة تقول امرانية وهذا ساقط وتقول للخشبة التي في رأسها حجن عقافة والعامة تقول عرقافة وتقول لثمن المزادة عزل والجمع عزالي والعامة تقول عزله والعمق بفتح الميم ميزر بطريق مكة والعامه تضمها وبصر العنصر باللام والعامه تقول العنصر بالراء والعجم بفتح الجيم حب الزبيب والنوى والعامه يسكنونها وما يتحلب من الشيء المعصور غصارة والعامة تجعله السجير تجعل السجير عصارة وذلك خطأ وهو العذق بالذال والعامة تقول العذق بالفاء. وتقول عايرت الميزان والمكيال وعاير ميزانك ومكيالك ولا تقل عيره وهم المعايرون ولا تقل المعيرون وتقول عيرت فلانا كذا ولا تقل بكذا قالت ليلى الأخيالية عيرت نباءا بأمك مثله واي حصان لا يقال لها هلا عيرت نباءا بأمك مثله وأي حصان لا يقال لها هلا وقد في حديث لأبي ذر عيرت رجلا بأمه وهو من بعض النقلة وتقول للجماعة يطوفون بالليل عسس والعامة تجعله اسم واحد والعامة تجعله اسما واحدا وانما هو جمع عاس وعسس تغائب وغيب وتقول لأصوات القيام إذا كان فيها عود عزف فإذا لم يكن فيها عود لم يقل لها عزف والعامة تقول عن جميع الأغاني عزف وتقول لعش الطائر إذا كان من عودان مجمعة عشا فإن كان ثقبا في جبل أو حائط فهو وكر ووكن والعامة تجعل الكل غشا وسمعت أبا عمر ويقول الوكر العش حيثما كان في جبل أو شجرة والوكن والأكنة وجمعها أكنات ووكنات وعرض الرجل نفسه قال عليه السلام في أهل الجنة لا يتغوطون ولا يدولون وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك يريد من أبدانهم والعامه تذهب إلى أن العرض سلف الرجل من آبائه وأمهاته العامة تذهب إلى أن الأرض سلف الرجل من آبائه وأمهاته وليس كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز أحدكم أن يكون كأبي ضندم كان يقول اللهم إني قد تصدقت بعرضي على من ظلمني وقال أبو الدرداء أقرض عرضك ليوم فقر يريد من شتمك فلا تشتم ولا يجوز أن يتصدق الرجل بشتم ابويه وأهله وشيخنا أبو بكر بن الأنباري أبا عبيد قال ليس هذا الحديث حجه لأن الأعراض عند العرب المواضعة التي تعرق من الجسد والله اعلم وتقول هؤلاء عترتي تشير الى ذريتك الابنين والعامة تقصر العترة على الذرية فقط وتقول ضرب فلان بالعسي بكسر العين جمع عصا. والعامة تضم العين ولا تشدد الياء وتقول هذه عصايا والعامة تزيد تاء قال الفراء اول لحم صنع بالعراق هذه عصاتي وتقول هذه عجوز والعامه تزيدها ها وتقول في تصغير عقرب عقيرب كما تقول في زينب زينب والعامه تقول عقيربه وانما تلحق الهاء في تصغير ثلاثي المؤنث كقوله قدر وقديره وتقول جئت من عندك ولا تقل جئت الى عندك فان عند لا يدخل عليها من حروف الخفض غير من وحدها وتقول للذي يحدث عند الجماع عزيوط والعامه تقول عبروط وهو غلط انما العبروط الذي يخدمك بطعام بطنه وقال الاصمعي هم الوجراء باب الغيوم تقول هذا الغسول والغدارة والغيرة بفتح الغين فيهن والعامه تضم غين الغسول وتكسر غين الغدارة والغيرة وتقول هي غرارة التبن بكسر الغين والعامه تفتحها وتقول غض فلانة والعامه تقول غا وتقول أباد الله غضراءهم من غضارة العيش والعامة تقول خضراءهم وتقول غثت نفسي والعامة تقول غفيت نفسي وتقول غربت الشمس بفتح الراء والعامة تضمها وتقول للمطر إذا جاء في أيامه غيث فإن لم يكن في أيامه فهو مطر والعامه تسوي بينهما وتقول للمراهق يا غلام وهو فعال من الغلمة وهي شده شهوه النكاح والعامه تخص الغلام بأنه المملوك وليس كذلك وتقول هذه سلعه غاليه والعامه تقول غاله تقول من باب الفاء هي الفلك بفتح الفاء والعامة تكسرها وكذلك الفص مفتوح الفاء وكسرها لغة رديئة وتقول هذه فراشة القفل بتخفيف الراء والعامة تشددها وهذا الفالود والفالودق ولا تقل الفلنج وهذا الفطور بفتح الفاء والعامة تضمها وذكاك الرهن بفتح الفاء والعامه تكسرها وهذا الفلف بضم الفاءين والعامه تكسرهما وهذا الفوتنج بالفاء والعامه تقول بوتنج وهذا الفراون والعامه تقول برابند وهذا الفلنج ولد الفرس بفتح الفاء وتجديد الواو وبعض العامه يضم الفاء وبعضهم يسكن الواو وهذه فلسطين بكسر الفاء والعامه تفتحها فتقول فلسطين وهذا الفتوت الذي تشربه المرأة وهم يقولون الفتيت وانما الفتيت ما يتساقط من الشيء وهذه فاختة والعامه تزيد ياء وفقار الظهر بفتح الفاء والعامة تكسرها فتقول فقاء وفقرة وهذا خطأ وارتعدت فرائص الرجل والعامة تقولها بالسين وفركت المرأة زوجها بتسر الراء والعامة تفتحها فتقول فركت المرأة زوجها ومات فلان فجاء بضم الفاء مع المد والعامة تجعل ياء وفسد الشيء بفتح الفاء والسين ومن العوام من يضم الفاء ويكسر السين ومنهم من يفتح الفاء ويضم السين ومنهم من يقول انفسد وهذا خطأ وتقول فم وفم وفم من غير تجديد الميم وقد شددها بعض الشعراء فقال يا ليتها قد خرجت من فمه يا ليتها قد خرجت من فمه قال بسكيت ولو قال من فمه جاز بضم الفاء فأما جمع الفم فأفواه والعامة تجعلها أثماما وهذا خطأ وقال لما ينذر بين يدي الأسد وهو سبع يصيح بين يديه كأنه يعلم الناس بمجيئه فرانق يقال لما ينذر بين يدي الأسد وهو سبع يصيح بين يديه كأنه يعلم الناس بمجيئه فرانق وهو عجمي عرب والعامة تقول فروانك فروانك والفيء لا يكون إلا بعد الزوال سمي فيئا لأنه ظل ظل فاء عن جانب إلى جانب فاء الشيء يعني منتقل من جانب إلى جانب فأما الظل فمن أول النهار إلى آخره لأن معنى الظل السكر والعامه تسمي الفيء ظلا ولا تفرق بينهما وتقول لبائع الفاكهة فاكهي والعامة تقول فاكهاني والعرب لا تلحق الألف والنون في النسب إلا في أسماء محصورة زيد فيها للمبالغة كما قالوا للعظيم الرقبة رقباني وللكثيف اللحية لحياني بعيد والعرب لا تلحق الألف والنون في النسب إلا في أسماء مخصوصة زيدتها فيها للمبالغة كما قالوا للعظيم الرقبة رقبيان وللكثيف اللحية لحياني. انتهى الوجه الأول. باء القاف. تقول هذا قرص والعمه تقول قرصه. وهذه قنينة بكسر القاف والعامة تفتحها قال ابو هلال العسكري اذا فتحت خرجت عن ابنية اللغة العربية لانه ليس فيها فعيله وتقول هذا قربوس السرج هذا قربوس السرج بفتح الراء والعامة تسكنها وهذه قصعة بفتح القاف والعامة تكسرها وتقول للفأس هذا القدوم بتخفيف الدال والعامة تشددها تقول القدوم وهي القوباء مندودة والعامة تقول قوبة وهي قسطنطينية وهي قسطنطينية بتخفيف الياء والعامة تشديدها فتقول قسطنطينيه قسطنطينية وعود قماري بفتح القاف منصوب إلى قماري وهي مدينة باليمن والعامة تكسر القاف وهي القلنسوة بفتح القاف وضم السين القلنسوة ومن العامة من يفتح السين ومنهم من يضم القاف ومتى ضمنت القاف فاجعل مكان الواويان فقل القلانسية القلانسية وهو القوسرة بتجديد الراء والعامة لا تشددها ورصاص قلعي بفتح اللام والعامة تسكنها ورصاص قلعي بفتح اللام والعامة تسكنها و وقطربل قطربل بضم القاف والعامة تفتحها قطربل بضم القاف والعامة تفتحها وهي قوارة القميص بضم القاف والتخفيف وكذلك قياس قياس كل ما كان فضله كالقصاصة والقرابه والمحاتة والعامة تفتح القاف وتشدد الوياء تفتح القاف وتشدد الواو وهي قانفة الطير بالصاب والعامة تقولها بالسين وهي القرقس الذي تسميه العامة الجرجس وهو القي بإسكان اللام وهو القي بإسكان اللام والعامة تفتحها والقلاع بالتخفيف داء من ادواء الفم والعامة تشدد اللام وقرقس مندودة والعامة لا تمدها وتقول لقوس السحاب قوس قزح جمع قزح وهي خطوط من صفرة وحمرة وخضرة وقيل قزح اسم جبل بالمزدلفة رؤيا عليه فنسب اليه والعامة تقول قوس قزح وهو تصحيف تقول العامة قوس قدح وهو تصحيف وتقول للأنبوبة المبرية قلمة لأنها كلمة أي قطعة فإذا لم تبر لم تسمى قلمة بل يقال أنبوبة والعامة تسميها قلما كيفما كانت وتقول برد قارس ولبن قارس والعامة تقولهما بالصاد برد قارس ولبن قارس وتقول لما يجند من شدة البرد قريس بالسين لاستقاقه من القرس وهو البرد وفي الحديث قرس الماء في الشنان أي بردوه والعامه تقول قريص بالصاد وتقول في جمع القرية قرى والعامه تقول قرايا وتقول للرطب الذي تعلفه الضواب قصيل من قصلت اذا قطعت والعامه تقول قسيل بالسين وتقول للرفقه الراجعه من السفر قافلة والعامة تقول لمن ابتدع أو عاد من السفر وتقول فلان قضيف قضيف الجسم بالضاد وهو النحيف خلقة لا عنه زال والعامة تقول قضيف بالذال وتقول هو القفء من غير مد وجمعه أقفاء مندود والعامه تمد وتجمعه اقفيا وهو غلط والقفاء ممدود والعامه تقصره وتقول قتله شر أو قتله شر قتله بكسر القاف والعامه تفتحها والمراد الحالة للمرة اعيد وتقول قتله شر قتله بكسر القاف والعامة تفتحها والمراد هنا الحاله للمرة فهو كالاتله والجلسه والركبه اسم هيئه فاما القتل بالفتح فاسم مره يدل على الواحده وتقول اخذت من فلان قرضا وله علي قروض والعامه تقول اخذت منه قرضا وهو خطا لان القرض لا يجمع على قرضه وإنما يجمع على قروض وتقول قد قلبنا ما والعامه تقول اقلبنا وقست الشيء والعامه تقول اقست وتقول قلحت السويق بكسر ميم وقدمت الدابه شاعرها بكسر الضاد وهذا قوام قوام أمرك بكسر القاف والعامه تفتحه وتقول قد قرفسه إذا شد يديه إلى رجليه ثم أخذه كما يفعل باللصوص والعامه تقول قرفشه وتقول قبضت الشيء إذا أمسكته أمسكته بجمع الكف تقول قبضت الشيء إذا أمسكته بجمع الكف فإذا تناولته بأطراف الأصابع قلت قبضته قلت قبسته بالصاد غير المعجمة والعامه تجعل الكل قبضا واخذته قسر بالسين والعامه تجعلها صادا وخرب الشيء بضم الراء وفتح القاف والعامه تضم القاف وتكسر الراء وتقول للأمة قينة وان لم تحسن غناء قال عادي ابن زيد ودعا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها ابريق والعامة تخص بهذا الاسم من يحسن الغناء وتقول ما فعلت هذا قط تريد به الماضي لانه من قطط إذا قطعته أي ما فعلته في من قطع من عمري ولا أفعله أبدا والعامه تقول ما في المستقبل لا أفعل هذا قط ولا أفعله أبدا وهو غلط وقط هذه مشددة الطاء فأما قط المخففة فهي اسم مبني على السكون مثل قد ومعناها حسب كقوله فتقول قط قط وربما استعملت العامة كل واحدة في موضع آخر باب الكاف تقول هذا ثوب كتان وهذه كرمان وعندي شيء بكثره كله بفتح الكاف والعامة تكسرها وتقول رجلا توسج بالفتح اوضا والعامة تضمها وتقول هذه كرة والعامة تقول اقرة والعامة تقول اقرة وتقول قد كثر الشيء وكسب بفتح الكاف وضم الثاء وفتح السين والعامة تضم الكاء وتكسر الثاء والسين وهذا كالنوب بفتح الكاف والعامة تقول كلاب وهي الكلية والعامة تقول الكلوة وهو الكشمش بالكاف والعامة تقول القشمش بالقاف والكرواء في كربلاء مندودان والعامة تقصرهما وكريت النهرة أكريه وأكريت الداره أكريها والعامه تقلب هذا فتقول اكريت النهر وكريت الدار وهذه كفه الميزان واصابت فلانا كظه بكسر الكاف فيهما والعامه تفتحهما قنصون بضم الكاف والعامة تفتحها وكمن له بفتح الميم والعامه تضمها فتقول كمنه له وكلات فلانا بالهمس والعامه تقول كليته وإنما يقال كليته اذا اصبته كليته وكبت الله اعداءك يكبتهم بفتح الياء والعامه تزيد الفا في كبت وتضم ياء يكبت وتضم ياء يكبتهم وتقول كببت فلانا على وجه ولا تقول أكببته ولا أكبه إلا إذا انكمشى في الشيء وتقول كناني فلان بالتخيف والعامة تشدد منه فتقول كناني وتقول للجوالق الصغيرة كرز والعامة تقول كرزكة العامة تقول كرزكة وهو الكشوف والكشوثاء بالمد ولا يقصر والعامه تقول الاكشوش وتقول لمدق القصار الكذينق قال الشاعر قامت الكسع للضئيل وكف في سراها كذينقا قصاري وعيد البيت مرة اخرى قامت القصع للضائل وكف حنصراها كذينقا قصاري والعامه تقول الكوذين وتقول للذي لا غيره له على اهله الكلتبان قال الاصمعي الكلتبان ماخوذا من الكلب وهي القيادة والتاء والنون زائدتان قال وهذه اللفظه هي القديمة عن العرب وغيرتها العامة الأولى فقالت القرطبان وجاءت عامة سفلة فقالت القرطبان والغالب أنها أعجمية وتقول هو الكردوس والجمع كراديس وهي رؤوس العظام وقيل كل عظم تام ضخم كردوس والعامة تجعل مكان السين شينا معجمة وتقول فعلت هذا كراهية أن أعصيك بتخيفية الكراهية والعامة تشددها وتقول للإناء المخصوص من الزجاج إذا كان فيه شراب كأس فإن كان فارعا فهو قدح وزجاجة وقد تسمى قدحا وزجاجة وإن كانت فيها شراب قال حسان بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوس براكب مستعجل ولما لم يسموها كأسا إلا وفيها شراب سموا الشراب كأسا فقال الأعشى وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها فأما العامة فتسميها كأسا وإن كانت فارغة وتقول اللهم صل على محمد وعلى أصحابه كافه والعامه تقول وعلى كافه أصحابه وهو غلط لأن معنى كافه ما يكف الشيء في آخره فهو كقولك جاء الناس طرا وفي العوام من يقول حدثني الكافه وهو غلط لأن كافه لا تدخل عليها ألف ولا ومنهم من يقول حدثني كافة الناس والصواب حدثني الناس كافة وذلك تأكيد للمعنى معنى الحدث باب اللام تقول لمحت الشيء بفتح الميم ولها الكلب بفتح الها ولفض بالكلام بفتح الفاء وهم في لوان من العيش بفتح اللام والعامة تكسرهن. وتقول لفمت فاها بكسر الثاء ولجشت يا هذا بكسر الجيم ولحست الإناء بكسر الحاء ولعقت العسلة بكسر العين والعامة تفتحهن. واسم الملعوق الملعوق بفتح اللام والعامة تضمها فتقول الملعوق وفي الكتاب لحاقة بفتح الحاء وهو اسم ما يزاد فيه والعامة تسكوها وهو اللحاق بفتح اللام والعامة تكسرها وهي لحمة الثوب بفتح اللام والعامة تضمها، فأما لحمة نسبت بالضم واللثة خفيفة بترسل اللام وهم يشددونها ويفتحون اللام وهذا خطا واللهات بفتح اللام وهم يغسرونها وهي اللبؤه يضم الباء وهم يسكنون الباء ويطرحون الهمز وتقول ارتضع فلان بلبان فلان ارتضع فلان بلبان فلان واللبان مصدر لابنه اي شاركه في شرب اللبن والعامه تقول ارتضع بلبنه واللبن هو المشروب وتقول لسعته العقرب وكذلك كل ما يضرب بذنبه كالزنبور فاما ما يضرب بفيه كالحيه فيقال فيه لدغ ويقال لما ياخذ باسنانه كالسبع والكلب نهشه والعوام لا تفرق وتقول لبكت الشيء ورابكته إذا خلطته والعامه تقول كبلت الشيء وهو غلط إنما كبلت بمعنى قيد يقال كبلته كبلا والكبل هو القيد وتقول لولا انت لفعلت كذا قال تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين والعامه تقول لولاك وتقول لمن جمع مهانه الاصل والنفس لئيم والعامه تقصر ذلك على البخيل وتقول فعلت هذا بعد التي والتي بفتح اللام والعامه تظنها فتقول اللتي وهو غلط لأن العرب إذا صغرت الذي والتي أقرت فتحة اوائلها وزادت ألفا في آخرها عوضا عن ضم أولها فقالوا في تصغير الذي والتي الذي والتي وفي تصغير ذاك وذلك دياك وذيالك وتقول من بعد صلاة الفجر إلى أن تزول الشمس فعلت الليلة كذا فإذا زالت قلت فعلت البارحة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداه بأصحابه يقول من رأى منكم الليلة رؤيا والعامه تقول بعد طلوع الفجر البارحة وتقول لعل فلانا يقدم والعامه تقول لعله قد قدم وهذا غلط لأن لعل لترقب الآتي الماضي ويقول بعض من يتفاصح في مثل بغداد والبصرة ما بين لابتيها مثل فلان وذلك خطأ إنما ذاك في المدينة لأن بين لأنها تقع بين لابتين واللابة الحره وهي الأرض تركبها حجارة سود باب الميم. تقول هذا المجلس والمستكة وحب المحلب والمنارة والمرقات بفتح الميم فيهن والعامة تكسرها وتقول هذه مروحة ومخدة ومقنعة وملحفة ومسلة ومذبة ومغرفة ومن ومنثرة ومقترة. ومطرقه ومدقه ومقرعه ومنتقه ومبرد ومطرد ومضضع ومنديل والمسلح موضع بطريق مكه والمريخ النجم كله بكسر الميم والعامه تفتحوى ومنهم من يكون منطقه بالتاء وهو غلط وهو معاويه والمشان والمطبق أي سجن المطبق لأنه أطبق على من فيه كله بضم الميم وثوب مطوي ومرمي ومنسي ومقضي كله بفتح الميم وكذلك كل ما اشبه وضمه خطأ والمجوس بفتح الميم والعامة تدمها والمعدن بكسر الدال ومسست الشيء بكسر السين ومسست الرمان بكسر الصاد، والمقاتلة بكسر التاء وهذه مقدمة أي مقدمة العسكر بكسر الدال على معنى جعل الفعل لهم أي أنهم قدموا الخروج ومتاع مقارب بكسر الراء والعامه تفتح والمفتاح بكسر الميم والعامه تضمها فتقول مفتاح وهذا خطأ والمصران بضم الميم والعامه تكسرها وهو خطأ وتذهب الى انه واحد وانما هو جمع مصير وتقول هذا مغزل بضم الميم وبكسرها والعامه تفتحها وقد حكاها الكسائي وانكرها غيره وهي ملطية اسم المدينة قال شيخنا أبو منصور الياء خفيفة لا تشدد وتقول هذا المر بإسكان الراء والعامة تكسر الراء قال أبو هلال العسكري وليس في العربية اسم على فعل في آخره ياء وإنما هو المر مأخوذ من مريت الضرعة إذا مسحته ليدر وتقول ماء مغلي بفتح اللام والعامه تكسوها قال ابن السكي وتقول اجد في فؤادي مغسا ومغصا ولا تقلهما بتحريك الغين وهو المرزجوش وهو المرزجوش والعام تزيد نونا وبعضهم يجعل الجيم كاف وهذه عصا معوجة تسكين العين والعامة تفتحها وتشدد الواو وهي المكنسة بفتح النون والعامة تكسرها وهذا المكتب والمكاتب والعامة تقول الكتاب والكتاتيب وذلك غطب لأن الكتاب الذين يكتبون المقالات الأدبية وغيرها تقول هذه مؤنة والعامة تقول مونا وتقول أكلنا خبزا ملة والعامة تقول أكلنا ملة وهو غلط إنما الملة الرماد الحار وتقول الحبل مرس بالسين وفتح الراء والعامة تقول مرش بإسكان الراء والشين المعجمة وهو المأصر بكسر الصاب المهملة والعامة تفتحها وماء ملحة والعامه تقول مالح وطعام مسوس وباقلة مدود وخبز مكرج ومتاع مقارب وبصر مذنب اذا بدأ فيه الارطاب كله بالكسر وكذلك تقول قرات معوذتين بكسر الوعو والعامه تفته ذلك وهذا خطأ وتقول سمك منكور والعامه تقول منكور المنكور من السمك هو الذي ينقع في الخل والملح فصير صباغا باردا يؤتدم به وقال ابن العربي سمك منكور اي حامض كان وهي المروحه التي يتروح بها بكسر الميم ولا تفتحها إلا أن تريد الموضع الذي تخترقه الرياح قال الشاعر كأن مراكبها غصن بمروحه إذا تدلت به أو شارب ثمل وهو المنيار الذي يستصبح به على أبواب الملوك لأنه من النور أو من النار والعامه تقول منيار وهو من وهو ما يتوضأ منه أو فيه والعامة تقول الميبة وهي المرقية بفتح المين وتجديد القاف لأنها منسوبة إلى المرق واحد مراق البطن والعامة تقول مراقية وتقول طريق مخوف لأنه يخاف فيه ومرض مخيف لأن الخوف من قبله والعامه تقول فيه ما مخيف وحديث مستفيد ولا تقول مستفاد إلا أن تقول فيه وهذا محشو بفتح الميم وتشديد الواو والعامه تقول محشي بضم الميم وكسر الشين وهذا حبن مثلوس إذا ابرم على ثلاث القوان والعامة تقول مثلث وتقول رأيت عودا مستويا وعقدة مسترخية بتخفيف اليا والعامة تشددهما وتقول فلان من سقى بالسين غير المعجمة من قولهم خطيب مسقع والعامة تجعل السين شينا. وتقول فلان مشؤوم بالهمز وقوم مشائيم والعامة تحذف الهمز وتقول قوم مياشيم وتقول هذا المارستان بفتح الراء والعامة تفسرها وبعضهم يتفاصح فيقول البي مارستان وهو اعجمي غرب فقيل المارستان وتقول يضرب من الثياب يتخذ من الصوف منطر بكسر الميم وهو مفعل من المطر أي أنه يندس في وقت المطر والعامه تقول منطر بالنون وتقول الشيء المبسوط مفلطح والعامة تقول مبرطح وهذا مهندس بالسين لا غير والعامه تقول مهندس بالزاي قال شيخنا ابو منصور هو مشتق من الهنداز فصغرت الزاي سينا لأنه ليس في كلام العربي زاي بعد الدال والاسم هو الهندسه وتقول فلان مغرا بكذا والعامه تقول مقرا بالقاف وتقول للغني ممكن بفتح الكاف والعامه تكسرها تقول ممكن وتقول لذي الفنون في العلوم مفتن وقد استن في الامر اخذ من كل فن بطرف والعامه تقول متفنن والمتفنن الضعيف وقد تفنن اخذ من الفنن وهو ما لان وضعف من اعلى الغصن وتقول ملاك الدين, الدين الورع بكسر الميم والعامه تفتحها وتقول يا مولاي بفتح الياء والعامه تكسرها وتقول بلغك الله المؤثر او الذي تؤثره والعام تقول بلغك الله المأثور والمأثور هو المرضي المنقول وتقول للمودع الذي يجفف فيه التمع والثمر مفطح بسين غير معجبة على وزن مفعل ومثله المربد والجريم وهما لأهل مجد ومثله للطعام البودر لأهل العراق والأندر لأهل الشام وأهل, الب... وأهل البصرة يسمون المربد الجوخان والجوخان فارسي معرب والعامة تقول مشطاح بشيء من معجمة وزيادة ألف وذلك خطأ انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب وتقول قد مجج العنب بجيمين والعامة تقول مزز بالزال وتقول في جمع المكوك مكاكيك وتقول في جمع المكوك مكاكيك والعامة تقول مكاكي وإنما المكاكي جمع مكة وهو طائر يسقط في الرياض فيمكو أن يصفر وتقول لكل ما يقصد شمه مشمول والعامة تسمي صغار البطيخ شماما وشمامه فيجعلونه للمفعول وإنما الشمام والشمامة بناء للفاعل للمبالغة وتقول هذا شيء معيب والعامة تقول معيوب وهذا شيء مصبب وهم يقولون مصبود وهذا شيء مفسد ومتم وهم يقولون مفسود ومنفسد وقد انفسد ومتموعون وشيء مصلح وشيء منقع وهم يقولون منقوع ومصلوح وقلب متعب وهم يقولون متعوب ورجل مضغب وهم يقولون مبغوض وتقول خاتم مصوب وشعر مقول وبيت مزور وفرس مقود والعامه تجعل مكان الوعي في هذه الكلمات ألفا فتقول رجل مهيب للذي يهاب الناس والعامه تقول هيوب وإنما الهيوب الجبان الذي يهاب من كل شيء وتقول فلان مصون من كذا والعامه تقول مصان وتقول فلان معلم أي قد أعلّه الله تعالى فهو عليم والعامه تقول قد علّه الله تعالى فهو معلوم وذلك خطأ إنما يقال علّه فهو معلوم إذا سقاه العلل وهو الشرب الثاني وتقول هذه الأشياء محسات أي أنها تدرك بآلات الحس والعامه تقول محسوسات وذلك خطأ لأن المحسوس هو المقتول قال تعالى اذ تحسونهم بإذنه وتقول فلان مجدور وقد جدر بالتخفيف والآن تقول جدر بالتجديد فهو مجدر لتكثير الفعل وتكريره وهو خطأ فإن الجدري داء لا يتكرر وتقول فلان جاري مكاسري بسي مهملة والعامه تقول مكاشري بسي ماجمة وقد غرق في هذا بعض أهل اللغة فذكر أبو أحمد العسكري أن الاحيان أملى عليهم جاري مكاشري بالشين. فقام يعقوب بن سكيب فقال ما معنى مكاشري قال يكشر في وجهه قال إنما هو مكاشري كسر بيتي إلى كسر بيته فقطع الأحياني الإملاء وتقول أعطني على الأقل كذا وكذا والعامه تقول على المقلول أعطني على المقلول وإنما المقلول الذي ضربت قلته أي اعلاه وتقول هما المقصان والمقرابان للحديدتين اللتين تقص بهما وتقرب والعامه تقولهما مقص ومقراب وتقول بيننا ممالحه تعني الرباع قال وفد هواز للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنا ملحنا للحارث أو النعمان لحفظ ذلك فينا أي لو أربعنا والعامة تظن ذلك الملح مأكوب ويقولون وحق الملح وإنما هو الرضع وتقول ما رأيته مذ أمس ومنذ أمس وما رأيته منذ ايام والعامه تقول ما رأيته من أمس ومن ايام وهو غلط لان من اختص المكان ومنذ منذ تختصان الزمان فان اعترض معترضا بقوله تعالى اذا مدى للصلاه من يوم الجمعة فالجواب انها بمعنى في لأنها لو كانت من التي لابتداء الغاية لاوقع النداء من بكرة فإن اعترض بقوله تعالى من أول يوم فالجواب أن تقديره من تأسيس أول يوم كما قال زهير لمن الديار بقمة الحجر أقوى من حجج ومن شهر لمن الديار بقنة الحجر اقوين من حجج ومن شهر اي من مر حجج وتقول ذهبت الى المكارين والعامة تزيد يا الى المكارين وتقول مالي ولفلان والعامة تقول مالي ومال فلان قال الاصنعي وهو من التخنيس وتقول لا تذكرني في المذكورين والعامه تقول لا تذكرني في الذاكرين وتقول لوزن كل شيء مفقال قال تعالى وإن كان مفقال حبة من خربا والعامه تخص بالمفقال وزن دينار وقد تعدى إلى الفقهاء فقال بعضهم وتجب الزكاة في عشرين مفقالا وقد ذلك في بعض الحديث وهو من تغيير الرياض وتقول هذه ماء او مئة والعامه تقول مية بتجديد الياء وتقول هذه مرآت ومرائن على وزن مراع والعامة تجمعها مرايا وهذا غلط وتقول وما يدريك والعامة تقول مدريكة وكذلك يقولون في مسجد مسجد وتقول فعلت هذا من جراك أي من جريرتك كما تقول من أجلك والعامة تقول مجرات وهو غلط وتقول للفتاة المراهقة متفتية لقد تفتت إذا تشبهت بالفتيات والعامة تشير بالمتفتية الى الفاجرة وهو غلط والمأتم اسم للنساء المجتمعات في الخير والشر والعامة تخص ذلك بالاجتماع في المسيرة وتقول في الدعاء للمريض نصح الله ما بك اي اذهب هذا اختيار النضر بن وقد أجاز غيره مسح الله ما بك وحكى شيخنا أبو منصور اللعوي أن النظر مريض فدخل الناس يعودونه له رجل من القوم مسح الله ما بك فقال لا تقل مسح وقل مسح ألم تسمع قول الأعشاء وإذا الخمره فيها ازبدت افل الازباد فيها فمصح افل الازباد فيها فمصح فكان رجل لابس فسين قد تعاقب الصعد فتكون مقامها فقال النضر فينبغي ان تقول لمن كان اسمه سليمان يا سليمان وتقول قال رسول الله قال النضر لا تكون الصاد مع السين إلا في أربعة مواضع هي إذا كانت مع الطاء كفطر وصدر ومع الخاء تسخر وسخر ومع القاف تفقد وفقد ومع الغين تصدق وصدق فاذا تقدمت هذه الاربعه الأحرف السين لم يجد ذلك لا يجوز أن تقول خصر وخسر وقصد وقصد وطرس وطرس وتقول المشوره مباركه على وزن مثوبه والعامه تسكن السين وتفتح الواو تقول المشوره وهذا خطا باب النوم تقول هذه ذهوان والنهروان والنجدة ونيفق نيفق بفتح النوم والعامه تكسرهن وهذه نفاة الشيء لربيئه ونتجة الناقه والنكس في المرض وبلغت باللحم النجز كله بظننهم والعامه تفتحهن ونعش فلان بفتح النون والعين والعامه تضم النون وتكسر العين ونعشه الله اي رفعه والعامه تقول انعشه ونجع الدواء والعامه تقول انجع وهذا خطا ونبذت نبيذ وهم يقولون انبذته وقد نغق العراب نغق العراب بالغيم المعجمة والعامه تقولها بالعين المهمله وتقول ابو لواس نضم وتخفيف الواو والعامه تفتح النون وتشدد الواو وتقول نثل كمانته باللام والعامه تقول نثره وتقول لاقصى الاضراس نواجز بالذال المعجمة والعامة تقولها بالذال المهملة وتقول قد لاحقا نسيان بكسر النون وإسكان السين والعامة تقول نسيان بفتحهما وإنما النسيان تثنية عرق النسى وتقول جاء نعي فلان بكسر العين وتشديد اليا تقول جاءنا نعي فلان بكسر العين وتجديد الياء والعامه تسكن العين وذلك مصدر معيته ناعيا وتقول نشفت الأرض الماء بكسر الشين مع التخفيف والعامه تشدد الشين ومنهم من يقول أنشفت بألف وتقول أرض ندية خفيفة الياء أرض ندية خفيفة الياء والعامه تشددها فتقول نديه وتقول نشقت روحا طيبه بكسر الشين والعامه تفتحها فتقول نشقت وتقول للصغار نشا بالهمزه ونشا والعامه تقول نشوا بالواو نشوا بالواو والنشاء من دود وهم يقصرونه وتقول مالي منه نفع تقول مالي منه نفع والعام تقول منفوع وإنما المنفوع من أوصلا إليه أو من أوصلا إليه نفع وإنما المنفوع من أوصلا إليه نفع والنقوع بفتح النون والعام تدمها وتقول لسفرة تعمل من الخوص نفية بالفاء والعامة تقول نبيه بالباء وتقول مئة ونيف بتجديد ياء والعامة تخففها وهم نخبه القوم وهم نخبة القوم بفتح الخاء والعامة تسكنها فتقول نخبه ونحوت اللحم بالشين معجمة إذا أخذته بابراسك فإذا تناولته فإذا تناولته بأطراف الأسنان قلت نهسته بالسين غير معجمه والعامه تجعل الكل نهشى وتقول نبحته الكلاب والعامه تقول نبحت عليه يقول شار من موقراه وهرته كلا بهم اي نبحته وتقول لمن بعد عن احبائه تقول لمن بعد عن احبائه ذهب به النوى فاما من لم يترك من يحبه فلا يقال في سفره نوى والعامة تطلق النوى على كل مسافر وتقول نزهة القصيدة بكسر الجيم إذا خذت فكره أبو وبي الهروي والعام ما تقول نزهة فتح الجيم وذلك معناه حضرت. باء الواو الوقود بفتح الواو الحطب والعام تدمها وذلك هو التوقد والضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. والعامة تضمها فتقول وضوء وهذا خطأ والوقاية بكسر الواو والوتد بكسر التاء ووديدته ذلك بكسر الدال وهذا الإناء قد وسع الطعام بكسر السين والعامة تفتحها وخذ وصيت يده بضم الواو والعامة تفتحها والوداع بفتح الواو والعامة تكسرها فتقول وداع وتقول وقفت او وقفت دابتي والعامة تقول اوقفت وحكى الكسائي انه يقال ما اوقفك ها هنا اي اي شيء سيرك الى الوقوف وتقول ويلك والعامه تقول وعلك وتقول ولي إذا كليت عن الويل والعامة تقول مكانه واشت وليس بشيء وتقول لدويبة أصغر من الضب الورل باللام وجمعها الورلان وقرأت على شيخنا أبي منصور قال لم تجتمع الراء واللام في شيء من اللغه العرب إلا في أحرف يسيرة هذا أحدها وأرل جبل معروف وغرلة وهي القلفة وجرل وهي الحجارة المجتمع والعامة تقول الورن دميون وهو خطأ باب الهاء تقول هاتوه كذا هاتوه والعامة تقول هاتم وهاتموه وتقول ها هنا وهنا والعامه تقول هنا وهؤلاء فعلوا والعامه تقول هؤلاء وتقول هذه المرأة بفتح الها وهم يكسونها وتقول فيما تشير اليه ها هو ذا والعامه تقول هو هو وتقول هذا الشيء إذا أسرع هو الشيء إذا اسرع سواء هبط أو صعد. وفي حديث النعراج فانطلق البراق يهوي به قال الشاعر بينما نحن من بلاك ففلقاع سراعا والعيس تهوي هويا خطرت خطرة على القلب من ذكراك وهنا فما أطقت مضية قلت للشوق إذ دعاني لبيك وللحاديين ردى المطية اكرر أبيات مرة أخرى بينما نحن من بلاكث ففالقاع سراعا والعيس تهوي هويا خطرت خطرة على القلب من ذكراك وهنا فما اطقت مضيا قلت للشوق يردعان لبيك وللحاديين ردا المطية والعامه تخص الهويه بالسقوط وتقول هويه بكسر الواو وإنما يقال ذلك في الهوى تقول هوي فلان فلانه وتقول هششت للمعروف بكسر الشين والعامة تفتحها وهجس بقلبي كذا والعامة تقول هجز بالزاي وهجيت الرجل وهم يقولون هجيت وهذا امر هائل وهم يقولون مهول وهدأت من غضبي اذا سكنت من الهدوء وهم يقولون هديت وانما هديت من الهداية وهديت العروس الى زوجها والعامه تقول اهديت العروس بالف وتقول هلشت الشيء اذا خلطه ومنه اخذ اسم ابي المهوش الشعر والعامه تقول شوشته وقرات على شيخنا ابي منصور قال أجمع أهل اللغه أن التشويش لا أصل له في العربية وأنه من كلام المولدين وخطأ ليس فيه وتقول هذه هوام الأرض بتجديل الميم الواحده هامة سميت بذلك من الهميم وهو الدبيب أو سميت بذلك من الهميم وهو الدبيب والعامة لا تشددها وهذا بواو على مثال فاعل تقول الهاون على مثال فاعل وليس في كلام العرب كلمة على فاعل موضع العين فيها واو وتقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء بالمد وعامه المحدثين يقصرونها وهو غلط لأن هذه المدة جعلت بدلا من كاف الخطاب في قولك هاك وتقول هبني فعلت ايحسبني فعلت قال الشاعر هبوني امرأة منكم أضل بعيره له ذمة إن الذمام كبير والعامه تقول هب اني فعلت وكلام العربي الأول بابلياء تقول زهي فلان يزهى علينا فهو مزهون والعامة تقول زها يزه فهو زاه وتقول فلان يضم بكذا بفتح الضاب والعامة تكسرها والعامة تكسرها وقد جاء يطحر بالراء إذا تنفس نفسا عاليا والعامة تقول يطحل ومص يمص وشم يشم والعامة تضم المين والشين في المستقبل وقد نعر ينعر وزحر يزحر وقبض يقبض ونحت ينحت وضبط يضبط وسبق يسبق ونسج ينسج وقشر يقشر ونشر الثوب ينشر وأبق يأبق وهلك يهلك وبغمة الضبية تبغم أو بغمة الضبية تبغن كله بكسر المستقبل والعامه تضم باء يسبق وسين ينسج وشين يقشر وينشر وتفتح الباقي وجاء يرجف وبذل يبذل بغم الجيم والذال والعامه تكسرهما وفلان يؤوي اللصوص ولا تقل ياوي إلا أن تقول إلى اللصوص وهذا طعام لا يلائمني أي لا يوافقني وذا تقول يلاومني إلا في باب الله وهذا يساوي ألفا وهم يقولون يستوي وتقول القاك غدا والذي يليه والعمة تقول والذي إليه وتقول لمن أخذ يمينا في طريقه قد يامن وإذا أمرته قلت يامن والعامه تقول قد تيامن وإنما يقال تيامن لمن أخذ نحو اليمن وهي اليد اليسار بفتح الياء وكذلك اليسار من الغنى والعامه تكسرها وفلان أعسر يسر وهم يقولون أعسر أيسر وتقول ما يعرضك لفلان أي ما ينصب عرضك له والعرض جانب الشيء والعامه تقول ما يعرضك بتشديد الراء وهذا شيء لا يعنيك بفتح الياء وهم يضمونها وتقول للمعرض عنك هو يلهى عني بفتح الهاء يقال لهية عن الشيء يلهى عن اذا شغل عنه وفي الحديث إذا استأثر الله بشيء فله عنه والعامة تقول يله ويقولون في الحديث فله عنه وذلك من الله وليس بموضعه وتقول قد يائست من خيرك وآيست لغة أيضا فأنا يائس وآيس والعامة تقول أنا مويس من خيرك أنا مويس من خيرك وتقول لكل شجر يبسط على الأرض ولا يقوم على الساق كالقرع والقفاء والبطيف ونحو ذلك يقطين قال سعيد بن جبير كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فهو يقطين والعامة تخص بهذا الاسم القرع وحده وتقول في من مات أبوه ولم يبلغ هذا يتيم وتقول ذلك في البهائم في حق من ماتت أمه والعامة تسمي من مات أبوه أو أمه يتيما ولا تنظر في البلوغ. وتقول جاء الفرس يجري والعامة تقول يركض وهو غلط لأن الراكب الراكب إلا أن تقول يركب مضم وتقول يوشك ان يكون كذا بكسر الشين لان الماضي منه اوشك فكان مضارعه يوشك كما يقال اودع يودع وتقول هذا الفأر يقرض الجراب والعامه تضم الراء تقول يقرض قال ابن دعيد وليس في الكلام يقرض البته وتقول لمن يصغر عن فعل شيء هو يصبأ عنه والعامه تقول يصبو عنه وذلك خطأ لأن العرب تقول من اللهو صبى يصبو صبوا ومن فعل الصبي صبي يصبى صبا أو صباء وتقول ما دامت الشمس طالعه فعلت اليوم كذا فإذا غربت قلت فعلته امس الأحدث والعامه تقول بعد غروب الشمس فعلت اليوم كذا وهو خطأ لأن اليوم انقضى هذا اخر الكتاب والحمد لله رب العالمين انتهى كتاب تقويم لسان لابن الزوزي وفيما تدقى من هذا الشريط الانكم هذه المادة الاضافية تهذيب الحيوان للجاحب مؤلف الكتاب عبد السلام محمد هارون ناشر الكتاب مكتبة مهدة مصر بالفجالة يقرأ الكتاب عليكم موسر سهيل الجزء الاول بسم الله الرحمن الرحيم تعريف بالجاحب هو عبد عثمان عمر بن بحر الملقب بالجاحب قال سمي بذلك لان عينيه كانتا جاحبتين اي بارجتين. وكان مولد الجاحز بالبصرة سنة 150 في زمان الدولة العباسية وعاش بالعراق زمنا طويلا في عصر زاخر بالعلم والفن والأدب وتلقى علمه من أفواه شيوخ البصرة والكوفة الذين كان من أعلامهم أبو عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي عبد الملك بن قريب وابو زيد الانصري وابو الحسن الاخفش كما كان شيخه في علم الكلام والفلسفة ابو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام وكان الجاحظ يقصد احيانا الى المربد وهو موضع كان بظاهر البصرة تفد اليه الاعراب من البوادي للتجارة وتبادل السلع كما يلتقي فيه الشعراء والرجاز والقطباء والروات والنسابون فيعرضون نتاج أفكارهم وروائع آثارهم على شيوخ النقد وصيارفة الأدب ويتيحت لنجاح فرصه الاطلاع على كتب الفلاسفه والاطباء والمتكلمين كما لم تخل ثقافته من عناصر يونانية وفارسية قال أبو الثان لم أرى ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائما ما كان وأتم الجاحظ ثقافته كذلك برحلته إلى دمشق وعنطاكيا وغيرهما من البلدان ثم رحل الى بغداد وهو في الخمسين من عمره واتخذها له مطامة وكان ذلك في عصر المأمون سنة مئتين واربع وتصدى للتعليم والمناظرة فقصده الادباء والعلماء وامه الطلاب من كل صوب، ولما ذاع فضله وانتشر صيته وعرفت مؤلفاته اقبلت عليه الدنيا وصارت له وظائف مالية يتقاضاها من دار الخلافة في كل شهر وولى ديوان الرسائل في عهد المأمون ولن ينقف به إلا ثلاثة أيام ثم بادر إلى الاستعفاء والاعتبار زهدا منه في قيد الوظيفة وإيثارا للحرية والعافية وكان الجاحب ملازما لمحمد بن عبد الملك ابن الزيات وزير المعتصم وإليه اهدى كتاب الحيوان فكافأه بخمسة الاف دينار وهو مال عظيم له قدره في ذلك العصر القديم وفي اواخر عهد الخليفة المتوكل مرض الجاحظ، وظل مثلوجا نحو ثمان سنوات بين سنتي مائتين وسبع واربعين ومائتين وخمس وخمسين قالت الموذه أبو العباس المبرد عدت الجاحظ فسمعته يقول أنا من جانب الأيسر مفلوج فلو قرب بالمقاريض ما علمت ومن جانب الأيمن من قرس أي مصاب بداء نقرس فلو مر بي الذباب لألمت واشد ما علي 96 يعني عمره. وما زال في علته تلك حتى وقعت عليه مجلدات العلم فكانت خاتمة حياته سنة 255 في أيام الخليفة المعتز بالله كتب الجاحظ. عصر الجاحظ ثلاثة عرفوا بكثره التاليف أحدهم أبو عبيدة معمر بن المثنى. من مائة وعشرة الى مائتين وتسعة الذي بلغت مؤلفاته مائة وخمس مؤلفات والثاني ابو الحسن علي بن محمد المدائني من مائة وخمس وثلاثين الى مائتين وخمس وخمسين وقد ألف نحو مائتين واربعين مصنفة والثالث مائتين واربعين هشام بن محمد الكلبي المتوفي سنة 206 وست وله نحو 140 واربعين مؤلفة وكان بن في هؤلاء الرهط اسوه وحافز في المسابقة والمنافسة إذا ما وهب له الله من لسم واقتدار ومن ذكاء خارق مفاذ وذاكرة في العلم قوية وولوع بالمعرفة والتبين وإلى ما وهب له من عمر مديد في دولة ماهبة فأخرج للمكتبة العربية زهاء ثلاثمائة وستين مؤلفا في ضروب شتى من العلم وقد فقد الجمهور الأعظم منها بفعل عواد الزمن وآثار الحروب المدمرة فمع الجاحظ هذه الكتب جميعا ولم يكن همه هم غيره من المؤلفين في الجمع والرواية والحفظ وإنما كان منهجه أن يبتكر وأن يأتي بالطريف وأن يخلق للناس بديعا يمسح على جميعها بالدعابة والهزل ويشيع الفكاهة في أثناء الكلام فجمع بذلك قلوب الدارسين إليه ويعد الجاحد من طليعة الأدباء الذين مزجوا الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية وطرق الجاحد في كتاباته أبوابا عجيبة وتقرب إلى العامة وحرص اشد الحرص على استرضائهم، ولم ينس في ذلك أن يستميل إعجابا الخاصه في المعارف العالية والسياسات الرفيعة وفي ذلك يقول ابو الفضل ابن العميد كتب الجاحظ تعلم العقل اولا والادب ثانيا ويقول عبد الله بن حمود الزبيدي الاندلسي رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوضا عن نعيمها ويقول الجاحظ ولما قرأ المقبول كتبي في الامامه فوجدها على ما امر به وصرت إليه وكان قد أمر اليزيدية بالنظر فيها ليخبره عنها قال لي قد كان بعض من نرتضي عقله ونصدق خبره خبرنا عن هذه الكتب بإحكام الصنع وكثرت الفائده فقلت قد تربي الصفة على العيان فلما رأيتها رأيت العيان قد أربى على الصفة فلما فليتها اربى الفلي على العيان كما اربى العيان على الصفا اشهر كتبه واشهر كتبه كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان وكتاب البخلاء ورساله التربيع والتدبير كتاب الحيوان سبق اليونانيون اسلافا العرب إلى التاليخ في علم الحيوان وألفوا في ذلك كتبا منها كتاب الحيوان لديمقراطيس ذكر فيه طبائعه ومنافعه وكتاب الحيوان لأرستطاليس نقله ابن البطريق قديما من اليونانيه إلى العربية كما ترجم حديثا إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية وغيرهما ونستطيع أن نقول إن الجاحظ أول واضع بكتاب عربي جامع في علم الحيوان وقد كان قبله وفي عصره محاولات شتى لطائفة من العلماء يتحدثون فيها عن الحيوان منها كتاب الأدل للسجستاني والأصمعي وأبي عبيدة وغيرهم وكتاب الخيل لابن العربي، وابي عبيرة وابن الكلبي وكتاب الوحوش للأصمعي وابي زيد والسجستاني وكتاب الطير للسجستاني والمدر ابن شميل وكتاب النحل والحشرات للسجستاني وكتاب النحل والعسل للأصمعي وهذه الكتب لم تؤلف للقصد العلمي الخالص وانما أريد بها أن تكون باحثة في اللغة أولا فهي بنثابة معجمات لغوية خاصة بما ألفت له وهي لا تبحث في طبع الحيوان وخصائصه بحثا ولا تعنى بدقائقه وغرائزه وأحواله وعاداته وإنما تجعل همها الأول هو اللغة وعما الجاحذ فكتابه ينتق بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعا ولكل مملكة من ممالكه ولكل جنس من أجناسه وهو فضل للجاحظ على جميع من سبقه أو عاصره من كتب في الحيوان وإن كان قد أعوزه بعض الترتيب والتهذيب فذلك شأن كل كتابة جديدة في أمر متشعب الأطراف منبود النواحي مراجع كتاب الحيوان اعتمد الجاحظ على امور خاصة رئيسية في تأليف كتابه اولها المنبع الذي لا ينضب من القرآن وحديث الرسول والثاني وعليه كان اكثر اعتماده الشعر العربي فالشعر العربي وخاصة البدوي منه قد تحدث في الحيوان حديثا طويلة تحدث في الانيس منه ولم يذبل الوحش بل جمع بين هذا وذاك فالعرب تكلموا على الإبل في شعرهم وأسهبوا الكلام وتحدثوا في نعتها فلم يذروا دقيقة من دقائقها وتكلموا في حملها ونتاجها ورأمها وحميلها وحلبها وألبانها وألوانها وأنسابها وأصواتها ودعائها ورعبها وشربها وسيرها وصراها وكان لهم في الخيل نعت مفصل وعناية بلثم ما اعتنوا به في الإبل ووفوا كذلك لكلابهم وشائهم ولا تكاد تجد قصيدة معدودة للعرب الا وللحيوان الانيس فيها شأن اما الوحشيات وفلواتهم مواطن غنية بها فلم يغفلوها ونطق شارهم بالأسد والنمر والذئب والثعلب وغيرها وذكروا من الطيور النشور والعقبان والرخم والحدا والقطع والحجل والجاحظ يرى أن العرب والاعراب منهم خاصة قد ثقفوا معرفة الحيوان وبرعوا في ذلك البراعة واستوعبوا حاله وعادة وفي ذلك يقول وقل معنا سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه في أشعار العرب والاعراب وهو يظهر السبب في جوده معرفة الاعراب للحيوان بقوله وربما بل كثيرا ما يبتلون بالناب والمخلب واللدغ واللسع والعض والاكل فخرجت بهم الحال الى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل وحال المجني عليه والمجروح والمقتول وكيف الطلب والهرب وكيف الداء والدواء لطول الحاجة ولطول وقوع البصر وللجاحظ ثقة تامة بالشعر العربي فهو يصدره في الرد على أرستو ويحتج به عليه قال بعد أن سرد قول أرستو في عقوق العقاب هذا قول صاحب المنطق. في عقوق العقاب وجفائها لأولادها فأما أشعار العرب فهي تدل على خلاف ذلك قال دريد بن صمه وكل لجوج في العنان كأنها إذا اغتمست في الماء فتخاء كاسر لها ناهد في الوكر قد مهدت له كما مهدت للبعل حسناء عاطر. والفتخاء من العقبان الليمة الجناح والناهد فرخ الطائر الذي وفر جناحه وتهيأ للطيران والمادة الثالثه من مواد الكتاب هي كتاب الحيوان بأرسطو الذي يلقبه الجاحظ بصاحب المدق وقد نقل عنه الجاحظ. نصوصا ليست من الكثرة بمكان ولكنها من القيمة والنفاسة بمكان عظيم وقد تعرض كثير من هذه النصوص لنقد جاحظ واحيانا يعتذر عنه بأن المترجمين لم يحسن النقل ولم يتوخوا الدقة والمطابقة فهو يقول ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه ويقول فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحرين واحاديث السماكين وإلى ما في كتاب رجل يعني ارسطو لعله إن وجد هذا المترجم أن يقيمه على المستبه ويبرأ إلى الناس من كذبه عليه ومن افساد معانيه بسوء ترجمته والمادة الرابعة من مواد الكتاب هي تلك المحاولة وذلك الكلام الذي ولده المعتبلة وقد دفع بهم ذلك التيار العارم الى مواطن شتى من نواحي الحجاج والجدل، وكأنما خلق الله كل رجل من اهل لا لسانا دائب التصرف والعمل فهم انفرعوا من الكلام في الصفات والخالق وفي التعديل والتجوير وفي الوعد والوعيد فزعوا الى الكلام في السامحة والخاطرة وفيما يبدو للعين انه دقيق مهين والكتاب معرض طريف لهذه المنازعات الكلامية سيما الجزئين الاول والثامن فكثيرا ما يجد القارئ قال صاحب الكلب وقال صاحب الديك وقال صاحب الحمام ويبدو ايضا انه كان في عصر الجاحب نزاع كلامي خاص في المقاوسة بين الكلب والديك يتقدم الفريق الاول ابو اسحاق ابراهيم النظم ويتزعم الاخر معبد كما ان بعض الناس كانوا ينظرون الى هذا النمط والى هذا الضرب من الجبل يتداوله اثنان من رؤساء المتكلمين بعين التعدد والاستنكار وقد رد عليهم الجاحظ ردا مسهبا صدره بقوله فان كنت واي شيء بلغ من قدر الكلب وفضيله الديك حتى يتفرغ لذكر محاسنهما ومساديهما والموازنه بينهما والتنويه بذكرهما شيخان من عليه المتكلمين ومن الجلة المتقدمين ثم هو ينشئ بعد ذلك دفاعا صادقا يستغرق نحو عشر صفحات وفيه يحاول أن يقول إن البحث في شأن الحيوان ضرب من دروب التعبد ولون من ألوان البحوث الدينية التي تنتهي بصاحبها إلى معرفة عظمة الله وعظني ما أبدع وبع والمادة الخامسة من مواد الكتاب هي تلك الخبره الشخصية وذلك الولوع الذي كان يدفع بصاحبنا إلى السؤال مما يتوسم فيه العلم وكان بطبعه شعبيا مع أنه كان مقربا نافذ الكلمة عند الوزراء والقلفاء فهو قد جالس الملاحين مرارا وسمع من أحاديثهم فمن ذلك قوله وسمعت حديثا من شيوخ ملاحين موصل وأنا هائب له ورأيت الحديث يدور بينهم وهو يتحدث مع صائد العصافير ويقول وخبرني من يصيد العصافير وأحيانا يخالط الحوائم ويقف منهم موقف المستمع الى الشكوى وفي ذلك يقول وشكى الي حواء مرة فقال افقرني هذا الاسود ومنعني الكسب وذلك ان امرأتي جهلت فرمت به في جونة والجونة سل صغيرة بغشاب الجلد فيها افاعي ثلاث او اربع فاتلعهن كلهم وعراني حية منكرة قيمة كتاب الحيوان لا يعرف فضل هذا الكتاب الا من نظر فيه طويلة وتناول نواحيه بالدرس والتبين وقد يوهم اسمه انه قد خصص بالحيوان وما يمط اليه بسبب ولكن الحق ان الكتاب معلمة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي المتشعبة الأطراف فقد حوى الكتاب طائفة صالحة من المعارف الطبيعية والمسائد الفلسفية كما تحدث في سياسة الأقوام والأفراد وكما تكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية وتحدث الكتاب في كثير من المسائد الجغرافية وفي خصائص كثير من البلدان وفي تأثير البيئة في الحيوان والإنسان والشجر كما تناول الحديث في الأجناس البشرية وتباونها وعرض لبعض قضايا التاريخ وفيه كذلك حديث عن الطب والأمراض أمراض الحيوان والإنسان وبيان لكثير من المفردات الطبية نباتيها وحيوانيها ومعادنيها. وتحدث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب وأحوالهم وعادهم ومزاعمهم وألومهم كما أفاد القول في آي الكتاب العربي وحديث الرسول العربي وكما فصل بعض مسائل الفقه والدين والكتاب كذلك ديوان جمع الصفوة المختارة من حر الشعر العربي ونادره وناهيك باختيار أبي عثمان وإن رت الامثال فهو قد جمع لك منها القدر الكبير أو أحببت الحديث في البيان وفي نقد الكلام والشهر وجدت ما ترتاح إليه نفسك وتطمئن أما فكاهة الجاحظ فهذه قد نثرت في الكتاب نثرة وإنها لتطالعك بين الفينة والأخرى متمثلة فيما يروي من نادرة او يحكي من قصة واما المذين فلا عليك ان تمر به لتظهر لك ناحية من النواحي التي غلبت على كثير من متادبي عصر الجاحب التي لم يكن فيها حينئذ حرج ولا خشية تهذيب كتاب الحيوان للجاحب هذا التراث الخالد الذي انحدر إلينا من ينابيع تاريخنا الثقافي لم تستطع عواد الأيام ولا عواد الناس أن تطمس من نوره المتألق أو تبلي من جدته الزاهية فعواد الأيام لا تزيده إلا ضياء وعواد الناس الذين يبغون بهذه الثقافة العزيزة غوائد الشر ويتمنون ان يصبح الليل فلا تبقي على هذه الدنيا من مقونات العروبة ايه او منار تلك العوادي لم تستطع مع كثرة ما صاحت وشدة ما اجلبت ان تخفض من هامة هذا العز ولا ان تلين من جانب ذلك الطوب الراس ولم اكن ابغي فيما جاهدت واجاهد من سنين طوال إلا أن أسوق الإيمان إلى أولئك الجاحدين بثقافتنا المنكرين لمجدنا العقلي التليد ولقد كنت قديما جليت كتاب الحيوان لشيخنا الجاحد وبذلت فيه كل الجهد ليقربه إلى جمهره العلماء والباحثين فكان فيما أخبر من الناس عملا صادقة أرجلت أن يكون نافعا ثم بدى لي من بعد ان اجليه مرة اخرى لجمهره الادباء والشباك الذين حال بينه وبينهم صعوبة المنال فلم يكن بد من ان اعرضه في فيب من التهليب لا إخال فيه بمص الكتاب ولا بطريقة تاليفه بل هو مساوق بطريقته سائر على منهاجه وقد اقتضاني هذا الغرض. ان انفي منه ما كان مالوفا للقارئ في زمان الجاحب وما لا ينبغي ان يظهر عليه في عصرنا هذا الا الباحثون لاني احببت ان يكون هذا الكتاب الخالد طوع يمين الفتى فلا يستثيره ما يستثير الشباب وان يكون في خبر الفتاه الاديبه فلا يخدش خفرها واستحياءها بل يكون صاحبا لها أليمة وألسيت كثيرا من النصوص الفوشية في اللغات والأرجاز لا تجدي هؤلاء الشدات شيئا فآثرت أن أحتجزها بين طيات كتاب الجاحب كما أن تركت المسائل الكلامية والفلسفية ذات التعقيد في ثنايا كتاب الجاحب لم أنقلها إلى هذا التهذيب. وأما غير ذلك من فصول الكتاب فقد انتقيت أفضله فيما أرى وأقربه إلى أدب الاديب وثقافة القارئ النابه وكان من مقتضى الأمانة العلمية ألا لا أغير على عبارة الجاحب أو أن أتناولها بتبديل أو تغيير مهما يكن ذلك التبديل أو التغيير فللقارئ أن يقتبس من هذا الكتاب ما يريد أن يقتبس منسوبا إلى كتاب الحيوان وهو في امن وطمانينه إلى ما يقرأ وما ينقل وقد جعلت في نهاية الجزء الثاني من هذا الكتاب دليلا يصل هذه النصوص بمواضعها من أصل الكتاب في أجزائه السبع كما أنيت بوضع فهارس فنية لتعين القارئ الباحث فالانتفاع بهذا التهذيب وموضوعها كذلك في نهاية الكتاب وأما بعض فهذه هي الحلقة الثانية من سلسلة تهذيب التراث العربي الخالد وكانت حلقتها الأولى هي تهذيب سيرة ابن هشام التي لقيت من تقدير الأدباء والعلماء ترحيبا كريما حملني على أن أوالي هذا الجهد يقرب هذه الاثار الى من يحاول المدللون ان يصدوهم عن ماضيهم الثقافي الى اعاجيب من هذا لينتزعوهم من عروبتهم الى اعجميه خالصة ليس بها ظل من هذه الثقافة الاسلاميه التي لم تكن في يوم من الايام بمعزل عن الثقافات المعاصرة فان ديننا ان نتناول العلم والثقافة من جميع الاتجاهات لا ان نقصرها على الثقافات الغريبة فحسب بل منهل من هذا وذاك ولا منسى هذا المنهل الاصيل القديم لان فيه الخير كل الخير وإليك ما اخترت لك من فصول كتاب الحيوان وما ارتضيت ان على من يتصدى لدراسة هذا الادب الخالد من جاحديه ومن المؤمنين به اما الجاحدون فليدخل الايمان في قلوبهم واما المؤمنون فليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وبالله التوفيق عبد السلام محمد هارون وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط